صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين اما بعد فقد استمعت معكم الى قاتمة كتاب سيره النبي صلى الله عليه وسلم وكم من الفرح والسرور يصيب العبد اذا شعر بانتهاء كتابه وأنه أعين عليه ووفق إليه وهذا شطر مبارك خطوات طيبات في طلب العلم ثم يبقى الإشفاق من اتباع العلم العمل والحرص على أمانة العلم كم من الألم والحزن والأسى ونحن نستمع إلى أحوال الدنيا حين فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولك أن تتصور كان في نفوس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه وعاشه ورأوا مدخله ومخرجه ويعني أيامه وأحواله وأخلاقه بأبيه وامه صلى الله عليه وسلم هذه كلها معاني تثير المشاعر وتهيج المعاني والموفق من حرف على أن يقومون على طريق القوم وتباعد الأبدان والأعصار ليس المعول عليه هذا شأن الدنيا والموفق من يعلم أن في غد إن شاء الله تعالى يكون اجتماع هذه نسمات طيبة من أهل الإيمان في دار كرامة ومقعد صدق ومنزل خلود لا يتكدر بموت ولا بفراق وإذا كان هذا هو الشأن وكلنا على يقين من هذه المعاني فما بقي إلا أن تكون معهم وان تصحبهم وأن تكون في دارهم لا أن تكون في دار أخرى فيها من أنواع البلاء والعذاب وهم فيها خالدون ايضا إذا كان الأمر كذلك فإن مهر هذه المعاني إنما هو قضاء هذه الانفاس في طاعة الله عز وجل والبذل والاجتهاد والصبر والمصابرة والمرابطة وأداء الأمانات والحرص على معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وما يليق في حقه وما لا يليق وما يتبع ذلك من اركان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر وما يتعلق ذلك من تكليفات في العبادات والمعاملات والاخلاق وهذا كله في الحقيقه شرف وان بدا تكليفا والتكليف قد يشق لكن استحضار ان هذه المعاني تقرب من الله سبحانه وتعالى وتعين على النجاة وترزق صحبه القوم الذين احببتهم والمرء مع من احبس الله تعالى بمنه وكرمه ان يلحقنا غدا بالاحبه محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين وان يغفر زلتنا وان يقيل عثراتنا وان يرحم ضعفنا وان يجبر كسرنا وان يلم شعثنا انه ولي ذلك والقادر عليه واما نحن في منهجنا فقد نحتاج الى ثلاث حصص الامتحان في اوائل شعبان فاذا اخذنا اليوم ننظر بعد ذلك هل نكتفي بما يكون في الاسبوع الماضي لانه لا يبقى غير أو قد نحتاج إلى يعني موعد في المنتصف على حسب التيسير إن شاء الله. أظن إلى الفيديا وقفنا. إذا أخذنا محظورات الإحرام. بسم لسنا. لسنا الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Aan de andere kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant de kant van de van de kant van de kant van de kant de kant van de de او ممتمر بستة مساكين أو. أو إطعام ثلاثة أصع أصع ممتمر بستة مساكين أو ذبح شاك وجزاء صيح منهما قتل من النعم إن الطائرة فإن فيه قيمة دل. إن الحمامة فيها شاك والنعمة فيها فدنة وأتخيل بين إخراج النتلي وتقويمه بعام فيقطع من كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مدة يوم. نعم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى محظورات الأحرام وهي تسعة وقد قسمناها إلى أن هذه المحظورات ثلاثة. أو قسمان في الحقيقة قسم لا فدية فيه وقسم فيه فدية هذا التقسيم الأول وأما القسم الذي لا فدية فيه خاص بعقد النكاح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ايضا وأما القسم الثاني فهو الطويل الذي فيه الفدية هذا القسم فيه أقسام ثلاثة فدية مغلظة وهذا خاص بالجماع وفدية الجزاء عند قتل الصيد والباقي كله فدية الأذى وهي على التخير يجمل هذا في هذا الباب قال باب الفدية وهي على ضربين يعني نوعين أو قسمين أحدهما على التخير وهي فدية الأذى واللبس والطيب فدية الأذى واللبس والطيب الأذى يعني إن كان به أذى من رأسه كقمل ونحو ذلك فيضطر ان يحلق راسه كما في حديث كعب بن عجرة ليتحاشى الاذى بالقمل الذي يتناثر على راسه ووجهه وهو مع هذا ارتكب محظورا فيلزمه الفديه والحديث في فديه الاذى ثابت في الصحيح والمقصود به الحلق فالحلق حلق الراس للأذى يعني للتأذي كما قال لكعب أي أذيك هوام رأسك هذا محظور ثبتت فدياته بالنص العلماء قاسوا عليه ما فيه معناه من لبس الثياب ووضع الطيب وتغطية الرأس وتقليم الأزفار بجامع الترفه قالوا أن هذا كله يعني فيه نوع من الترفه هذا كلام عامه أهل العلم وان كان بعض أهل العلم ينازع في يعني هذه العلة واصل هذا في قوله تعالى أيضا ففدية أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وجاءت السنة فبيّنت المقصود بالإجمال في الآية كما في حديث كعب بن عزرة فإنه قال له صم ثلاثة أيام أو فقال له احلق رأسك هذا يعني ارتكاب المحظور لأجل الأذى وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسق شهر هذا الأو على التخير وبالتالي قال المصنف هنا أخذ من الحديث ومن الآية على التخير فدية الأذى واللبس والطيب ونحو قال صيام الخيار فله الخيار يعني يخير لأن أو هنا للتخير فله الخيار بين الصيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين طبعا تمر أو غير تمر يعني من طعام أرز أو قمح أو نحو زل أو زبحشة ولا يشترط التتابع هنا في ثلاثة أيام عليه ثلاثة أيام أن اختار الصوم لا يلزم فيه التتابع لأن الحديث لم يذكر التتابع ولا شك أن الأصل في هذا فدية حلق الرأس ورد بها النصوص والعلماء قاسوا البقية ولا دليل عندهم في هذه الأشياء البقية لزوم الفدية في الحقيقة يعني إلا القياس على حلق الرأس قالوا المقصود به الترفه وهذه الأشياء أيضا سنضع الطيب للترفه يأخذ من ظفره أيضا للترفه يغطي رأسه ونحو ذلك إذن يعني يقاس هذا على ذاك في بعض النسخ وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب يعني في محظورات الإحرام وعامة الفقهاء هنا يعني يطلقون عليه دم دم لترك المحظور وإذا سمعت أنهم يطلقون دم فالمقصود ليس الدم يعني بالتعيين وإنما التخير بين هذه الثلاثة في محظورات الإحرار قال وجزاء الصيد يعني أيضا فيه تخير وقال الفدي على نوعين نوع فيه التخير فذكر منه فدية الاذى وأيضا جزاء الصيد المقصود به إنه على التخير وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم يعني أول ما يفعله أن يعني إذا قتل صيدا فجزاؤه فجزاء مثل ما قتل من النعم كما في آية المائدة والمراد بالمثل ما يماثل الصيد في يعني من جهة الخلق والصورة من جهه الخلقه والصوره يعني ان كان له شبيه البقر الوحشي شبيه به البقر البري والحمار الوحشي شبيه به الحمار البري وهكذا وسواء كانت القيمه أزيد او كانت القيمه يعني اقل لان النص قال فجزاء مثل ما قتل من النعم ولا فرق هنا بين العامد في قتل الصيد أو يعني المخطئ أو الناسي عند الائمه الأربعة وهذا الصحيح لعدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الأصل في المتلفات الضمان هذا شيء أتلفه فسواء قصد أو, غير أو بغير قصد فيلزمه الفديا والصحابة أجمعوا على وجوب المثل مروي هذا عن كثير ولهم حكومات في هذا في يعني النعامة بدنة في حمار الوحش بدنة في الحمامة شاه هذه حكومات يحكم به ذوى عدل منكم فالحكومات التي تقدمت عن الصحابة لا تعاد يعني لأن رجلا قتل حمامه فإننا نأخذ بحكومة ابن عباس أن في الحمامة شاه مع أنه واضح أن الحمام من الطير والأصل أن الذي له شبه يكون من غير الطير لكن وجه ابن عباس أنه رأى أن الحمام تعب الماء عبا بينما بقية الطيور تأخذ الماء من قارها نقرا وأيضا النعامة وإن كانت محسوبة في الطيور إلا أنهم يعني حكموا فيها ببدنة مروي هذا عن غير واحد من الصحابة ومنهم من الخلفاء قال الا الطائر فان فيه قيمته الا الطائر الطائر ليس له مثل من بهيمه الانعام فمن صاد طائرا فان فيه القيمه القيمه لانه لا مثل له فيجب اخراج قيمته فقط يعني ينظر في تقويم قيمه هذا الطائر اذا قلنا مثلا قيمته مئة ريال فاننا ناخذ طبعا الكلام هناك في الحرم وللمحرم فيكون بعمله المكان فإننا نقوم هذه المئة الريال كم اشترى بها من طعام ثم نقسم هذا الطعام على يعني الصاع على الأصع ثم يعني عن كل نصف صاع أو ربع وهو المد على خلاف بين العلماء يعني نصوم يوما أو نطعم مسكينا إلا الحمامه يعني من جملة الطيور ففيها شاه والنعامة فيها بدنة لأن عمر قضى في الحمامه ولقضاء سبعة من الصحابة أيضا في النعامة منهم عمر وعثمان وعلي ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما يعني في جزاء الصيد أيضا داخل في التخير فهو يخير بين إخراج المثل إن وجد المثل يعني قتل نعامه يخرج فيها بدنه له ذلك وله أن يعني يطعم كل يوم او كل مسكين مدا او يصوم عن كل يوم عن كل مد يوما وهذا قول الاربعه والذي يقوم المثل يعني واحد قتل نعامة والنعام ليس مقصود البر غالبا ليس كثيرا حتى يقوم لكن ننظر ما مثله ثم نقوم مثله فإذا قتل نعامة نقول الصحابة حكموا في النعامة ببدنة والبدن معروف قيمته فننظر في قيمة البدن واحد قتل حمامه الصحابة حكموا فيها بشاه فنقوم الشاه مش الحمام نعم نقوم الشيء مثلا إن كانت بثلاثمائة ريال نقول بثلاثمائة ريال يشترى بها عشرون صاعا من أرز مثلا عشرون صاعا من أرز في كل صاع يعني أربعة أمداد إن كان قمح فالصيحن يكون مد وإن كان غيره فالاولى أن يكون نصف مد فلو قلنا عشرين تمن الحمامة عشرين صاع من الأرز يبقى عشرين صاع نطع بهم أربعين مسكين. وإذا لم يكن عندنا أموال فإننا نقوم هذا ولا نشتري ثم نصوم عن كل مسكين يوما فنصوم هنا في هذه الحال على هذا الحساب أربعين يوم وقد يزيد وقد ينقص على حسب الصيد الذي قتله وإن كان قمحا فنصوم ثمانين يوما لان عن كل مد عن كل مد يوما وهذا المذهب الذي ذكره إذا اختار المثل وذبحه قال لا انا أسهل علي أن آتي بشاوة أزبحه يتصدق بها على فقراء الحرم. وإن اختار الإطعام يقوم بقيمتها ما قيمته طعام كما ذكرنا وإن اختار الصيام يصوم ايضا عن كل مد يطعمه بدل ذلك يصوم بدله يوما هذا الضرب الأول فيما يتعلق محزورات الإحرام فديت الأذى وجزاء الصيد كلاهما فيه تخير بين ثلاثة أشياء. نعم. أضرب على الترتيب، وهو المتمتع يلزمه وشاهد. إن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وفيه الجماع بدلا إن لم يجد فصيام فصيام متمتع. وكذلك الحكم في دم الثواب. والمحصر يدامه لم فإلا بيبت والمحصر يدامه دم فإلا بيبت صيام عشرة أيام ومن قرر محظورا من دنس من غير يدامه الضرب الثاني في يعني باب الفدية الضرب الأول على التخير الضرب الثاني على الترتيب ليس هنا بالخيار ولكن يفعل الأول ولا ينتقل عن الأول للثاني إلا عند العجز على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاه هدي التمتع يعني من كان متمتعا أدى العمرة وحل منها ثم أحرم بالحج أيضا من كان قارنا فهو متمتع بهذا المعنى وجه التسميت القارن متمتعا انه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة وبالتالي استغنى عن سفرة خاصة للعمرة فعند فالمتمتع والقارن عليهما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فإن لم يجد يعني لم يجد الثمن الذي يشتري به لفقره أو وجد الثمن ولم يجد في السوق ما يشتريه من شاة أو يشارك في سبع بدنة أو نحو ذلك. هنا يعني إن لم يجد فالمذهب والأحناف فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع كما ذكر الله تعالى لكن اختلف العلماء في متى يكون الصوم الحنابلة والأحناف قالوا يبدأ الصوم بعد إحرامه بالعمرة يعني الفترة ما بين العمرة إلى الحج ومتمتع فيها وعند مالك والشافعي لا يجوز إلا بعد إحرامه بالحج ولا يشترط التتابع يعني بين هذه الثلاثة أيام في الحج لا يشترط التتابع إلا لو أخرها إلى آخر الوقت كما لو لم يصم إلى أن انتهى من الحج وجاءت أيام التشريق وما بقي إلا اليوم الحادي والثاني والثالث عشر التي بعدها غالبا سيترك مكة في هذه الحالة يعني يلزمه التتابع كما لو أخر رمضان إلى قبيل رمضان الماضي باقي من شعبان ثلاثة أيام وهو كان عليه ثلاثة أيام من رمضان الماضي الأصل عدم التتابع لكن هنا ما بقي إلا هذه الثلاثة فينبغي أن يتابع فوقت استحباب الصوم عند الشافعي ورواية عن مالك يوم السادس والسابع والسامن وأما المذهب والأحناف والرواية الأخرى عن مالك فيوم في السابع والسامن ويوم عرفة لا شك أن هذا أضعف ويعني رتج بعض أهل العلم يعني ظاهر كلام يعني ابن عمر وعائشة إنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصن إلا لمن لم يجد الهدي إن هذا كان مشهورا عندهم وبالتالي إن صيام ثلاثي الأيام يكون في أيام التشريق الحادي والثاني والثالث عشر الأمر واسع المهم أن يصوم ثلاثي أيام في الحج سواء يعني بعد الانتهاء من العمرة وهذا أرجح الأقوال أو قد يؤخرها إلى يعني السادس والسابع والثامن وقد يعني يؤخرها أكثر إلى أيام التشريق كل هذا جائز سائغ إن شاء الله وفدية الجماع بدنا إذن المقصود فدية التمتع على التخيير الأصل أن يكون شاء وإلا انت انتقل إلى الصيام كذلك فدية الجماع فيما لو جامع قبل التحلل الأول قبل رمي جمرة العقبة يوم العيد في دي لا يلجأ إلى الصيام وإنما يلزمه بدلا فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع هنا عجز عن البدن فينتقل إلى الصيام وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشره وأذا قياس مع الفارق فالواجب فيما لو باشر ولم يجامع بعض أهل العلم يقول عليه شاه والبعض يقول بل يا التخير إن شاء شاه وإن شاء أطعم ستة مساكين وإن شاء صوم ثلاثة أيام قال وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة نعم ودم الفوات دم الفوات يعني من فاته لقوف بعرف واحد ذهب للحج وتأخر في الطريق ووصل إلى عرفه عند أذان الفجر قيل له لو لو لو تقدمت دقيقة لا أدركت عارفة ولا صح حجوك لكن أنت جيت بعد دقيقة حتى دخل حتى تعرف قيمة الوقت وإن الوقت عظيم هذا تأخر دقيقة لو كان تقدم نصف دقيقة يعني هو دخل وقال أنا الآن في عرفه ثم اذن الفجر أدرك عرفه وأدرك الحج إذا لم يدرك نقول هذا دم هذا فاته الحج وبالتالي عليه دم الفوات إلا أن يكون اشترط شايفين رايح متأخر وقال أنا قد أدرك وقد لا أدرك لبيك اللهم حجه اللهم محل حيث حبستني فوصل بعد الفجر خلاص يتحلل ولا شيء عليك لكن هو لم, لم يقل لم يشترط لم يقل اللهم من محل حيث حبستني وفاته عرفه لأنه ذهب بعد الفجر حينئذ يعني يتحلل وعليه دم الفوات والأولى أن يتحلل بعمره يعني هو مازال محرم بدل ما يلبس ما لبسه ويفك إحرامه ويروح بلده طيب انت وصلت إلى فاتك الحج العدم ادراك عرف اذهب إلى البيت وطوف واسع واجعلها عمره وهل عليه القضاء حج آخر إن كان حج حجة الفريضة فلا يلزمه القضاء وبعض أهل العلم قال بل عليه حجة مكانها قال والمحصر يلزمه دم المحصر هذا نوع ثالث وهو الذي أحصر يعني منع عن البيت كما منع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه لما رجعوا وجاءوا من عام قادم او يمنع لسبب المرض مرض فذهب به الى المستشفى حتى فاته يعني عرفه او أمنية امنيه او يعني اداريه او نحو ذلك في جميع الأحوال هذا محصر ان كان اشترط فليس عليه شيء يتحلل ويرجع الى بلده وليس عليه دم اما ان لم يكن اشترى ولم يقل محلي حيث حبستني فان الاصل هنا الترتيب فيكون الاول عليه دم بأن يعني يذبح فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يعني تيسر له معنى ما استيسر من داخل الهدي طبعا الشاء اخف من البقره والبدنه لكن ليس ما استيسر على اطلاق يذبح دجاجه مثلا لانه هذا المتيسر لا بد من بهيمه الانعام الهدى لا يكون الا من بهيمه الانعام فادناه ان يذبح شاء فان لم يجد ايضا فصيامه عشرة ايام هذا قصو على التمتع يعني هذا وجه القياس وهذا قياس ضعيف لان الله تعالى في التمتع ذكر البدل قال في التمتع فما استث قال في التمتع فمن لم يجد فصيامه ثلاثه ايام في الحج وسبعه لكن في الاحصار قال فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولم يقل فمن لم يجد وبالتالي يعني الصحيح ان المحصر اذا لم يجد هديا ف يعني لا شيء عليه لان العبادات مبنها على التوقيف ومجال القياس في العبادات يجب ان يكون قليلا جدا في مسائل بعيدة عن اصل العباده فلا نكلف احدا في عباده بشيء قياسا يقول والله فديه الاحصار اذا فاتت فيا اذا فيه ايام صيام قياسا على فدية هذا لا يقال لان الشارع ذكر هذا نص عليه وذكر هذا نص عليه وذكر في هذا بدلا ولم يذكر في هذا بدلا وما كان ربك نسيا فلا وجه هنا للقياس نعم ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفاره واحده الا ان يكون قد كفر عن الاول فان عليه الثاني كفاره وان فعل محظورا من اجناس فلكل واحد كفاره والحلق والتطوير والوقت وقتل الصيد يستوي عمله وسهوته وسائر المحظورات لا شيء في سهوها نعم من كرر محظورا من جنس يعني من نفس الجنس غير قتل الصيف يعني واحد حلق ثم عاد في حلق كأنه يكون حلق يعني جزءا من شعره ثم عاد في حلق الثاني أو لبس ثم يعني كرر اللبس أو وضع مسكن ثم وضع بعده عودا ثم وضع بعده يعني نحوه من العطوب هذا يعني يلزمه كفاره واحد لأنه هذا يعني كرر في نفس الشيء أو لبس شيئا ثم لبس عليه أو خلعه ولبس آخر هذا كفارته واحدة بشرط ان يكون تتابع قبل أن يكفر أما لو لبس أو وضع طيبا وكفر عنه ثم عاد فوضع تعود الكفار لكن هذا إذا يعني فعل مرة واثنين وثلاثه تكرار قبل أن يكفر فالجميع من جنس واحد كفاره واحد قال غير قتل الصيد لأن قتل الصيد سيتلف أكثر من صيد وفي كل صيد جزاؤه يعني واحد أتلف نعامة ثم أتلف حمامه ثم أتلف يعني بقرة وحشية فعليه جزاء هذا وهذا وهذا لأن هذا يعني الواجب المثل ومثل الصيدان مثل الصيدين مثلان وفي الثلاثة ثلاثة حتى لو قتلاهما برمية واحدة حتى أن رجلا برمية واحدة صاد يعني غزالة وحمامة او ظبية وأرنبا في عنده جزاء الاثنين الا ان يكون قد كفر عن الاول فعليه للثاني كفار وان فعل محظورا من اجناس فلكل واحد كفر محظور واحد لكن من اجناس يعني حلق شعره وقلم ظفره او لبس يعني وتطير ونحو ذلك فلكل واحد كفار والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه هذه الأشياء يستوي فيها العمد والسهو وسائر المحظورات لا شيء فيه سهوه المحظورات لا تخلو من ثلاثة أقسام بناء على هذا الكلام أن يفعل هذه المحظورات بلا عذر شرعي، كالجهل والإكراه والنسيان ولا حاجة. يعني فعلها من غير عذر شرعي ومن غير حاجة. حاجة واحد عنده قمل في شعره فاضطر أن يحلق لأنه يتأذى. هذه حاجة عذر واحد ناسي أو جاهل أو مكره. لا صاحبنا فعل المحظور بلا عذر ولا ولا حاجة، فهذا أولاً يأسف لأنه ليس مضطرًا إلى هذا. ثانيا يلزم ما يترتب على هذا المحظور القسم الثاني أن يفعل لحاجة متعمدا كحلق الرأس فهذا لا يأسم وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لكن يلزمه وإن كان لا يأسم لكن يلزمه ما يترتب على المحظور ولذلك الرسول قال الله عليه وسلم قال قال نعم قال أحلق وهذا المحظور ثم قال وصل ثلاثة أيام أو اطعم سته مساكين او انسك شاتا إذن هذا يعني فعله لحاجه بتعمد يزول عنه الاسم لان له حاجه لكن يلزمه الفديه القسم الثالث ان يفعله معذورا بجهل او نسيان او اكراه فعلى المذهب تسقط يعني الفديه عدا الاربعه المذكوره التي ذكرها اللي هو قالوا الحلق والتقليم والوض وقتل الصيد لكن الصحيح أنها تسقط جميعها دون استثناء هذه الأربعة وغيرها لعدم النصوص ولا يترتب على فعلها شيء لماذا؟ لأنه معذور شرعا جاهل أو ناسي أو مكره وصحيح إن بعض هذه الشيء يعني يصعب تصور النسيان أو الجهل فيها لكن قد يتصور. وإن كان يصعب لكنهم ممكن أن يتصور رجل حديث العهد بإسلام وأراد أن يحج لما دخل موسم الحج ولم يتعلم كثيرا وجاء ومعه أهله فجامع ولا يدري إن هذا يعني محذورات الإحرام يمكن أن يتصور إن كان لا يتصور في عامة الناس في الأوضاع الطبعية يتصور في بعض الأحوال فالصيح خلاف المذهب إن هذه الأربعة وغيرها لا شيء في سهوها يعني النسي نعم. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا أي في هذا الأذى أن يفضي في الموضع الذي حلق به، وهدي المرسلين الحرم في موضعه وأن الصيام في أبوه بكل ما فيه. نعم. يقول وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. يعني إذا سمعت الشارع يطلق يطلق ال بان قال مثلا فما استيسر من الهدي ونحو ذلك فاعلم من الاصل ان هذا الهدي هناك في الحرم حتى لو عرف الانسان الحكم وهو في بلاده يعني رجل قال في بلادي انا كنت ارتكبت محظورا حلقت شعري ولم أنسى او يعني فعلت كذا او كذا نقول له ارسل من يهدي عنك لفقراء الحرم وهذا قول الائمه الأربعة ومساكين الحرم يعني أهل الحرم المقيمون فيه وغيرهم أيضا من المساكين مساكين الذين في الحرم سواء من اهله او من يعني المرلي ان الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبه في كفاره الصيد يقول ثم محلها الى البيت العتيق ايضا لكن يستثنى من هذا الأنواع التي ذكرها يعني يستثنى نوعان قال إلا فدية الاذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه لأن كعب بن عجرة لما كان في الحديبية وتناثر القمل على رأسه وقال لهم ليس أيوذيك هوام رأسك قال نعم قال أحلق ثم صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو شاة وهم ما دخلوا في هذه السنة الحرم أصلاً فيعني يتصور من هذا ولم يأمره ان يرسلها الى الحرم يتصور من هذا ان فديه الاذى في موضعها ولو كان خارج الحرم وهذه المحصر, المحصر الممنوع من الحرم هو لم يصل الى الحرم ايضا كالصحابه يوم الحديبيه ايضا لما رجعوا هذا ينحر في موضعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واما قول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا محمول على غير المحصر، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، الصيام يجزئه في كل مكان إلا مكان من هدي المتعة فإن فيه ثلاثة أيام في الحج يعني في الحرم كما تقدم. لا بد أن ينقل مكة من أعياده. ويدخل المسجد من الباب بني شيبه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا راى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا ثم يبتلئ بضوافر عمره ان كان معتذرا او بضوافر القلوب ان كان مفيدا او قارنا ويضطلع برماله يجعل وسطه تحت عاتقه الايثم وطرفيه على عاتقه الايسر ik ben er ook een beetje van, ik ben er ook een beetje van, ik ben van, Allah, ben er ook een beetje van, ik ben er ook een beetje van, en ben er ook een beetje وكلما هذا دخل الواليه والحجر اسلم الله وكبر وهلا واقول بين يكمي ربنا اتقنا في الدنيا حسنه وفي الارضات حسنه وقنا عذاب النار ويروح سليليه بما حب قال باب دخول مكه وهذه رحله الحج عمليا يعني المصنف الان يشرح كيف يكون الحج منذ دخول مكه ولهذا قال يستحب ان يدخل مكه من اعلاها يعني من الثانية العليا التي تسمى كداء وايضا يستحب ان يخرج من الثانية السفلى التي تسمى كدن ولهذا قالوا افتح وادخل وضم واخرج عشان تفتكر يعني تنساش لو يعني افتح يعني كذا يعني الاثنين نفسه واحدة مفتوحة واحدة مضمومة افتح وادخل يعني تدخل من كذا وضم من كذا وانت خارج وانت في الغالب لا تفتح ولا, هت... ولا هتضم لأن انت داخل من حيثه يعني ذهبت بك الحافلة والأمر واسع على كل حال ولأنك لا تعرف تضاريس مكة ولا الثانية العليا ولا الثانية السفلى مع أن هذا معروف عند أهلي لكن الأمر واسع إن بعض أهل العلم يقول هذا اتفق للنبي صل الله عليه وسلم لأنه أرفق به، ولا يلزم أن يكون هذا أرفق بيعني كل حاجة ومع هذا إن أمك لمتابعة في هذا فهذا حسن. ويدخل المسجد من باب بني شيبة، في الآن بابس وباب باب بني شيبة، لكن ليس هذا المقصود بيعني باب بني شيبة اللي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم عافى عليه الظهر لا يوجد له أثر إلا وإن كان يعني هو أقرب شيء إلى إنه يكون مقابل يعني وجه الكعب فيكون باب السلام الموجود الآن يعني فيه يعني قربه أو في حزائه وأيضًا يعني الجمهور يستحب هذا وبعض بعض أهل العلم يقول أيضا إنه رصاصة فعل هذا لأنه الأرفق به يعني طريقه كان الأرفق به أن يدخل من هذا الباب فدخل فلو أنك الحرم لأنه واسع وكثير لو أنك ساكن الناحية الأخرى تماما حتى تأتي من الناحية الأخرى لهذا الباب يشق عليك جدا بحيث إنك لا تستطيع بعد هذا ربما أن يعني تطوف أو يعني حتى تدور هذه الدورة لو أن هذا في طوافك وكنت أكثر يعني حضوراً لكان هذا أوفق. فاذا راى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا عند رؤيه البيت تنقطع التلبيه بالنسبه للمعتمر يقطع يعني تلبيته اذا راى البيت ويلبي منذ الميقات منذ احرم الى ان راى البيت يقطع التلبيه هنا قال رفع يديه، وبدل ما يقول يقطع التلبية، وهذا كان ينبغي أن يقوله، قال أشياء يعني لم تصح في يعني فيها الأحاديث، لم يصح شيء من ذلك فيفعل بالكعبة ما فعله بقية المساجد، فلو أنه قال إذا رأى البيت أو إذا دخل الكعبة قال بسم الله والسلام على رسول الله، الله ما فتح لي الله ما فليزموبي وفتح لي أبواه رحمتك أو نحو ذلك من أدعية الواردة، فهذا هو الأصل. هذا إذا رأى البيت فإنه يعني يقطع التربية ويقول الدعاء ككل المساجد ويجهز نفسه للعمرة بما سيأتي بعد سطر من انه يكشف كتفه الأيمن ليبتدئ الطواف ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا نحن قلنا أن الحج ثلاثة أنساك المتمتع سيؤدي عمره ويحل منها ثم يؤدي الحج فالمتمتع لابد أن يأتي بالعمر القارن جمع بين عمرته وحجه فيسمى هذا في حق طواف القدوم والمفرد أيضا الذي أفرد الحجه يسمى هذا في حق طواف القدوم فإن كان متمتعا فطواف العمر هذا ركن ليس له حيلة فيه لابد أن يقوم به وإن كان قارنا أو مفردا فطواف القدوم هذا مستحب وليس ركنا ولهذا لو ان القارن أو المفرد ذهب مرة واحدة إلى العرفة أو الاركان ولم يذهب إلى الحرم فحجه صحيح ذهب إلى الفندق ونام هناك يوم واثنين وثلاثة ولم يذهب إلى الحرم قال أنا مفرد لا يلزمني طواف القدوم هذا صحيح من حيث الحكم وإن كان لا شك أنه كان عنده وقت فجميل أن يذهب إلى الحرم وأن يطوف ويطبع بردائه يعني في طواف العمر وأيضا في طواف القدوم للطباع قال يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر يعني يكشف الكتف الأيمن كما هو معروف ويبدأ بالحجر الأسود لأنه عنده سبعة أشواء بداية كل شوط من الحجر الأسود يجعله عن شماله ويطوف مع الطائفين فيستلمه واستلام الحجر الأسود من السنن وأعلاه أن يستلمه وأن يقبله وأن يسجد عليه إذا كان يعني ربنا أسعده إلى هذا الحد أنه يدخل لحد الروق بإيده ووجهه فيستلمه بيده ويقبله ويضع جبهته عليه هذا يعني عز قد لا يتكرر كثيرا مع الزحام الموجود ان عجز عن هذا انتقل للمرتبه الثانيه ان يستلمه يعني بيده او بعصا كما استلمه نفسه بمحجل ثم يعني اختلف العلماء اذا استلمه بيده يقبل يده او لا يقبله وخلاف بين اهل العلم المرتبه الثالثه التي يعني نشترك فيها جميعا اذا لم نصل الحجر يشير اليه اشاره واشاره واحده بيد واحده وهو ماشي لا يحتاج أن يقف وينظر ويفعل يديه كذا ثلاث مرات كما يفعل الجهال الذين يعني يقلد بعضهم بعض وهذا يحدث في تعطيل الطواف الناس لما يقوا عند الركن ويقفون والطواف ماشي يحصل دائما زحام ولهذا دائما تجد الزحام من عند حزاء الحجر بسبب الجهل وأن الناس يقفوا ومصموا أنه لازم يقف ولازم يشير ثلاث إشارات مع أن المسألة هو ماشي الله أكبر بدون يعني عناب وطبعا من البدع التبرك بالحجر نفسه وإنما نحن تبرك باتباع النبي سأصل كما قال عمر لولا لأني رأيته أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا لأني رأيته أن يقبلك ما قبلته إذن وجه البركة هنا بالاتباع مش أن الحجر هذا فيه خصوصية حتى ما صح صحنه من الجنة ونحو ذلك لكنه حجر لا, لا يضر ولا ينفع فالتبرك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس التبرك بانك تاخذ حاجه من ال و مثلا في صدرك ولا في عينيك ولا كما يفعل الاحاجم خصوصا ومن الغلو ان نسميه الحجر الاسعد هذا ايضا ليس ثابتا هو الحجر الاسود يعني بعض الناس البدعه تاتي بانواع من الغلو ويعني يدرج عليها الناس حتى كما لو كانت يعني قانونا لا يخالف احد وهي في الاصل ليس لها يبدا بالحجر الاسود فيستلمه ويقبله طبعا في كل حجر وفي كل من الاشواط السبعه سيشير ويكبر وفي اخر الشوط السابع ما يوجد شوط جديد وبالتالي هو في اخر الشوط السابع لن يكبر وإنما سيمضي يعني والا في اكثر ناس يكبر ايضا في اخر شوط انت بتكبر في اول الشوط تقول ده الاول في نفسك انت بتعد حتى تقول هذا السابع تقول الله اكبر فاذا انتهى السابع خلاص خرجت على الطواف دون ان تكبر لان التكبير تابع للاستلام وللشوط والإشارة باليد اليمنى وليس باليدين ويقول بسم الله والله اكبر طبعا عند الابتداء لو قال بسم الله لا بأس والله وبعد بعد هذا بقية الاشواط يقول فقط الله اكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يعني هذه اثار لم تصح ويعني ما دامت لم تصح فلا ينزمها إن قال هذا يعني من باب أنه هذا كلام جيد يستحضره وله معنى فلا بأس أما انه يعتبر أن هذا لابد أن يقال فقد أنكر الإمام ملك هذا الذكر وقال لا يزاد على التكبير ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر لأن كل شوط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر ويمشي في الأربعة طبعا الرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى من غير ما يهز الكتفين والرمل إذا أمكن أن يرمل كأن يكون المساحة مفتوحة أما يكون في زحام أو معه نساء فإنه لا يستطيع أن يرمض فإذا كان لا يستطيع أن فلا داعي أن يمثل أنه بأنه يرمض لأن بعض العوام بيقول لك بلين ماشي عمال يعمل كتب قال لي عندنا برمض وهو حوالي أمامه ناس وخلفه ناس فهذه الحركة يعني يحاكات الرمة هو غير مكلف ولهذا من شبق على نفسه خلاص يمشي عادي وصدق الرمال مستحدة عجزت عن هذا المستحب بوجود الزحام إذن امشي, طبعي يعني امشي طبعيا من غير يعني تمثيل للرمل طبعا سبب الرمل معروف الحديبيه ان المشركين قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انهكتهم حمى يسرب فقال أروه من انفسكم قوه فرملوا ومضت السنه على هذا انه يرمل ثلاثه اشواط ويمشي اربعه وكلما حاز الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل طبعا الجمع بينهما غير سديد لان الركن يشرع استلامه وتقبيله ايضا وان عجزنا عن التقبيل والاستلام يعني كبرنا واشرنا اما الركن اليماني فليس فيه الا الاستلام من غير تكبير ومن غير تقبيل إذا وانت ماشي على الركن اليماني اللي قبل الحجر، إذا أمكن أن تلمسه فقط لمسته وإلا انضي من غير إشارة فضلا عن التقبيل ويعني والتكبير ونحو ذلك فالوارد في الركن اليماني استلامه فقط إن أمكن من غير إشارة ولا تكبير ولا تهليل ويقول بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا عند أبي داود بإثنات صحيح وهذا هو الدعاء الوحيد المذكور في الطواف ولم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا مع أنه كان يدعو وكأن هذا يعني مقصود أن الإنسان لا ينشغل بدعاء معين وإنما أهم شيء حضور القلب ما يفتح الله عز وجل بك عليه ولذلك من غير ما الواحد يأتي بكتاب وادعيه ولا ما يأتي بواحد مطوف يمشي خلفه حتى يعني يردد خلفه لأن هذا كل نوع من يعني ما يعين على الحضور لكن الذي يعين على الحضور أن تعرف أنك تطوف وأنك في موطن شرف عظيم وبالتالي تترك لقلبك يعني حركه القلب على ما يفتح الله عز وجل لا شك ان كل انسان مهما كان عاميا اميا ولو حتى اعجميا له ان يدعو بلسانه عنده من المعاني لابد هذه المعاني أبرك من الكلام الذي يقول ولا يحسن معناه ولا يحسن ضبطه وبالتالي لا داعي للتشويش وارتفاع الاصوات وكل جماعة يعني مظاهرة. عند الكعبة وتتداخل هذه المظاهرات فيؤذي الطائفين ويتشوش المصلون بهذا وأظن أن حكيت لكم الجماعة اللي كانوا بيطوفوا وقالوا تم اطبعته لأنه مش مش داري بأي حاجة الواحد بيقرأ والناس يقرؤون خلفه فقع عند الشوط الأخير فانتهوا غافل حتى يعني صاح في الكعبة تم اطباعته والجماعة اللي حوليه قالوا تم اطباعته قال بمطابع واحدة واحدة معهم قال بمطابع فين البقاء ما افتكر المساحش الكلام ده ومش عامل اعلان المطبعة فيعني سكت فهذه يعني السقطة سببها الغفلة وان هذه الطريقة مدعاء الى الغفلة ليست مدعاء الى الحضور ولهذا احسن شيء في الطفل ان تكون وحدك لو ان معك صاحبا لك حاول أن تهرب منه حتى تكون واحد ربما يعني رق قلبك أو دمعت عينك أو يعني رفعت صوتك بكلمة أو يعني الإنسان يكون على راحة لكن واحد ماشي جمه يعني أكيد أن هذا لا يعين فكيف لو كانوا يعني يتظاهرون بأدعية مشتركه ونحو ذلك قال ويدعو في سائره بما أحب وطبعا لا يشرع تخصيص كل شوط بدعاء كما يفعل بعض الناس في بعض الكتب توزع دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني والثالث لا شك هذا من البدع نعم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 والماضي من الرجل الا انها لا تنظر في طواف ولا ساعد نعم لما وصل المحرم الى البيت وطاف سبعه اشواط قال ثم يصلي ركعتين خلف المقب وهاتان ركعتا الطواف وهما السنه عند المذهب والشافعي وعند ابي حنيفه وروايه عن الامام احمد وعند أهل الظاهر أيضا واجبتان والصحيح أنهما يعني سنة ويجوز فعلهما في أي مكان السنة أن تصلى خلف المقام لكن قد يزدحم صحن الكعبة وخلف المقام فيتأذى الناس بوجود المصلي لأن هذا مطاف حينئذ يرجع إلى مؤخرة المسجد ولو ذهب إلى أي مكان في أي مكان فعلهما جاز ولو حتى خارج المسجد كيعني ولهذا ترجم المخاري باب من صلى رقعة يتطواف خارجا من المسجد لأنه ثبت هذا عن عمر وأمي سلمة وغيره وهذا من الفقه سأل لي يا جزحام ما, ما يصمم بعض الناس يصمم إلا صلى ركعتنا والناس قد يدوسون عليه وقد يقتلونه وهو مستقتل لأنه هذا جهل ومتصور ومتصوبنا لازم أصلى ركعتين عند المقام مع أن ركعتين عند المقام إذا أمكن وإلا بيمكن فترك المكان للطائفين وتأخذ ويعود إلى الركن فيستلمه طبعا يشرع بعد ركعته المقام أن يذهب إلى زمزم وأن يشرب وأن يتضلع وأن يصب على رأسه وأن يستحضر معاني الحديث ما جاء في الأحاديث ماء زمزم لما شرب له وانها طعام طعم وشفاء ثق هذه المعاني مهمة فبعد ركعتين يذهب إلى زمزم ومن زمزم يرجع إلى الركن فيستلمه لكن طبعا إذا كان هو لم يستلم الركن في الطواف كيف يرجع إليه بعد ما يشطف زمزم؟ هذا الكلام يعني حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمستطيع أما أنت طفت سبعة أشوات ولم تستطع أن تقرب من الرب فلما تروح صلى ركعتين عند الطواف عند المقابر هترجع تاني لل... أنت لن تستطيع من الباب أولا أنت وانت جنب الكعب عجزت فكيف لكن هذا يقول إذا أمكن حتى يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كلها سنب ثم يخرج إلى الصفة من بابه يعني من باب الصفة يأتيه ويرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه والاحسن يقول الايه المصطفى الصفا والمروه من شعائر الله ويرقى على الصفا يعني يصعد على شيء من الصفا الان تجد الرخام رخام صاعد يعني اصعد على هذا الرخام وهذا المستطاع واستقبل القبلة ويعني كبر الله عز وجل وهلله وادعوه والوارد انه كان يقول صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو يعني ويكرر هذا ثلاث مرات هذا كله وهو واقف على الصفا ثم ينزل فيمشي إلى العلم يعني بين الصفا والمروه كان زمان بين الجبلين وادي هذا الوادي اللي كانت تجري فيه وتسعى هاجر عليها السلام الآن صار مكان هذا الوادي الضوء الاخضر العلم الاخضر هو بيمشي مشيا عاديا فاذا رأى النور الاخضر فوقه يعرف ان بدايت هذا اوان الجد يجري يسعى سعيا شديدا على قدر يعني يركض بقدر ما يستطيع ان كان صحيحا يستطيع او لم يكن معه نساء فان كان عاجزا مشى وإن كان معه نساء أخذ حكمهن لأن المرأة لا ترمل ولا ولا يعني تركض في السعد فإذا انتهى جاء الضوء الاخضر الثاني وانتهت ما بين الجبلين عاد إلى المشي ثم يسعى إلى العالم الآخر ثم يمشي إلى المرء فيفعل كفعله على الصف يعني هناك عند المرء أيضا يستقبل قبل يرفع يديه ويدعو ويكرر ثم ينزل يعني من المروه فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعي يمشي في موضع المشي اللي هو يعني من الصفا الى العالم الاول ومن بعد العالم الثاني الى المر يسعى في موضع السعي يعني بين العالمين اللي هم في الحقيقه مكان يعني ما بين الجبلين حتى يكمل سبعه اشواط يحتسب بالذهاب ساعه يعني من الصفا للمروه شوطه وبالرجوع ساعه ومن المروه للصفة ساعه يفتتح بالصفا ويختتم بالمروه طبعا يتذكر في هذا كل حال ام اسماعيل ويعني كيف بذلت وكيف ترتب على بركه الاتباع ما زمزم وكيف نشا اسماعيل وكيف انه يعني منه نبينا صلى الله عليه وسلم كل هذه المعاني يعني يربط الحاضر بالماضي وتذكر التاريخ القديم نحن أمة تضرب يعني في جذور الأرض بتاريخ طويل ثم يقصر من شعره الأنطاف سبعا وسعى بين الصفة والمروة سبعا وهذا لركنان في الحج مع ركن الاحرام بقي معه هذا الواجب اللي هو الحلقة أو التقصير فإذا كان هذه عمرة المتمتع فالأولى هنا أن يقصر حتى يستبقي شعرا يأخذه في حجه بعد ايام ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل يعني الآن صار حلالا لم يعد محرما حتى يبقى بقية الأيام إلى أن يأتي يوم الثامن، وهذا شأن المتمتع إلا المتمتع إن كان معه هدي افرض واحد أراد التمتع وساق معه الهدي نقول له لا تحل من إحرامك وكن على إحرامك حتى يبلغ الهدي ومحله وبالتالي انتقل من التمتع إلى القرى والمفرد والقارن فإنه لا يحل أما اللي جاي مفرد اصلا أو قارنا في الأصل فإنه طافت وفي القدوم ويبقى على إحرامي إلى أن يأتي أيام الحج وينتهي من الحج ولهذا أحيانا في الحج كده تشوف ناس يعني يزار ورداء متسخين تعرف أن هذا الرجل مفرد أو هذا الرجل قارن بقاله طبعا الصح هو يغير يجد أن يغيره ويربس إذرور ده أخه ويغسلها ونحوه لكن بعض الناس يعني مع فتعرف أن هذا قارن أو مفرد بقاله أسبوع لبسلم ولا يتصور هذا المتمتع متمتع لأن المتمتع جاي بقاله ساعتين ثلاثة من عند المقاط والعمرة في ساعتين وهيخلع وليتصور أن يتسخ قد يتصور شيئا في الحد قد يبقى يعني يوم الثمانية وتسعة أو يوم عشرة يعني أيضا على القلة قالوا المرأة كالرجل يعني في كل هذه الأحكام إلا أنها لا ترمو في طواف ولا سعي يعني المرأة لا ترمو حول البيت ولا تسعى سعيا شديدا من الصفة والمرأة وإنما تمشي في هذا لأن الأصل في النساء يعني تستر وعدم التعرض للانكشاف وهذا قد يعرضهن للانكشاف ولهذا من كان معه نساء أخذ حكمهن فماشى ولم يرمل ولم يسعى يعني لم يركض بين الصفا والمر نعم الآن انتهينا من العمر بالنسبه للمتمتع. يبقى العمر كلمتي نية وطواف وسعي وتقصير سهله هو نوى ما يأتي عند البيت هيطوف ويسعى وبعدين يحل بالحلق أو بالتقصير إن كان في الأيام العادية الحلق أفضل وإن كان في موسم الحج فالتقصير حتى يسترقي شيئا من شعره ما هو سفة الحج وإذا كان يوم الطروية فبالك كان حلالا أحضر من متة وخرج إلى جبل عفاة إذا فانت الشبس ومعرف ما صلى والعصر يجمع بينهما بأدار وإقابتين ثم يوحوا الى <سؤال> الموقف كلها الموقف الا بقرا عظنا ويستحب ان في موقف النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه عند الجبل قريبا من الصفا ويجعل حبل المشاه يديه ويستغفر القبله ويكون راكبا ويكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير واجتيه في الدعاء والرغبة في إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس نه. قال باب صفة الحج في صفة الحج عندنا أعمال يوم الثامن من التروية ويوم التاسع يوم عرفة ويوم العاشر يوم النحر يوم الحادي عشر يوم القر يوم الثاني عشر يوم النفر الأول ويوم الثالث عشر على التخير يوم النفر الثاني ولهذا الحج يحتاج إلى تركيز لأن سته أيام 8 و, و 10 و 11 و 12 و 13 فيحتاج أن يعرف يعني ما عليه في كل يوم من هذه الأيام لكن المصنف اولا سيمشي على الطريقة إن أنك متمتع وهذا الأفضل واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فأنت خلاص عملت عمرك وحليت من العمره وكنت بقى في أول زل في آخر زل قاعدة انت بقي أسبوع العشرة أيام ولا خمسة أيام على حسب ما يتيسر إلى أن يأتي يوم الثامن اللي هو بداية الحج فيحرم فيه من كان حل من عمرته من جديد وجمع المفردون والقارنون هم على حرامي منذ جاءوا قالوا إذا كان يوم التروية فمن كان حلالا مين لا يكون حلال يوم التروية في مكة الجماعة المتمتعون أحرم من مكة لن يقول شيء أطلع أحرم من المقات أو من الحل لا يحرم من بيته ولا حتى من المسجد ولا يروح الحرم ده هو يحرم من الفندق الذي أو من البيت الذي نزل فيه وخرج إلى عرفات طبعا هو السنة أن يخرج يوم التروية إلى مينة ف... لكن كان المصنف يعني اراد ان يذكر ال... الواجب مع انه سيذكر اشياء غير واجب طبعا الاولى ان يخرج الى منى واعمال يوم الثامن كلها مستحب يذهب الى منى في ضحى بعد يحرم من بيته في الضحى يذهب الى منى وهناك يبقى يصل الظهر ركعتين في وقته والعصر ركعتين في وقته والمغرب ثلاث في وقتها والعشاء ركعتين في وقته ويبيت بمنى والما بيت هنا مستحب وليس واجبا بخلاف أيام التشريق ويستيقظ يوم التاسع يذهب إلى عرفات فالمصنف اختصر هذا الكلام وخرج إلى عرفات بعض الناس يفعل هذا من حيث الجواز جائز لكن من حيث اللياقة غير لائق لأنك فودت يعني هذه السنة المطوفين اللي بي... المسؤولين عن الحج يأخذ الناس إلى عرفات مباشرة لماذا؟ عشان يوفر الإتوبيس اللي يوديهم مينة واللي من مينة إلى عرفات وعشان لما يروح يوم تسعة بيكون عرفة فاضيه يعرف يوصل للمكان بسرعة بينما لو راح مينة وراح يوم عرفة في عرفة يجد الدنيا يعني ذلك فهو بيسهل على نفسه على حساب وحسب الصنة والجماعة الحجاج ينبغي أن يكون دارس هذا الكلام حتى إذا جاء يوم الثامن يقول لا ده إحنا هنروح إلى مينة يقول له لا هذا كده أحسن وأصلا أرفق ومش يقوم ويهيج عليه بقية الناس يقوم الناس لو كلهم نصهم هاج الرجل فوع مضطر إنما هو حدش بيتكلم لأنه حدش فاهم حاجة فهو يأخذه فمهم جدا إن إنسان يكون فاهم حتى يعني يؤثر في من حوله فاذا زالت الشمس يوم عرفه طبعا هو هنا اختصر هنا ما يعني طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ضربت له قبة بنمره ونمره يعني خارج عرفه اللي هو الجزء الثلث الاولاني من مسجد عرفات اللي بيجي في التلفزيون على الاقل اللي بتشوف فيه الخطبه حتى لو ما روحتش بتشوف الخطيب وهو هذه نمره يعني خارج حدود عرفه صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا وغصرا ثم دخل بعدها الى حدود عرفه قل اذا زالت الشمس وقت الزوال يعني وقت الظهر يوم عرفه صلى الظهر والعصر يجمع بينهما يجمع بينهما باذان واقامه مع كان يوم جمعه لم يصلي الجمعه لان هذا حكم المسافر صلى الزهر ركعتين والعصر ركعتين بأزان واحد وإقامتين. وينبغي أنه يخطب قبل الصلاة. ويبين للناس مناسك حجهم وما يحتاجون إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تسمع كل سنة في خطبة عرفة أن الإمام يخطب خطبة أولا ثم بعد هذا يعني يصلي والناس في عرفة ليسوا كلهم في المسجد مسجد فيه يعني ناس كثير وخارج المسجد في الخيام في كل حدود عرب فالأولى أن الناس لو أمكن أن يسمعوا خطبة الإمام حتى تتوحد القلوب مش يصلوا خلفه أنه يصلي خلف الإمام اللي في المسجد أهل المسجد وما حوله لكن عرفه كبيرة والناس يعني بعيدون إذا سمعوا الخطبة ثم صلى بهم إمام منهم وإن شاء خطب مرة أخرى فالأمر واسع وإن اكتفوا بأن يأمهم إمام منهم فالأمر واسع أيضا ثم يصيروا إلى الموقف لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وصلى في نمرة ونمرة زي ما قلنا يعني خارج عرف لما صلى انتقل إلى الموقف وعرفت كلها موقف يعني حدود عرفه أي مكان أصدته فيها فقد وقفت بعرفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا يعني عند الجبل عند الصخرات أسفل الجبل قال وعرفت كلها موقف وطبعا من المستحيل أن كل الناس يقفون في نفس موقف النبي صلى الله عليه وسلم فان اصاب هذا الموقف وان لم تشر في اي مكان في عرفه ابحث عن مكان فيه ظل عن مكان يعني فيه بعض السعه ونحو ذلك لان اهم شيء في عرفه الدعاء فنعيش مكان ليس فيه تشويش حتى ادعو ولهذا قد انزل في مكان مزدحم ثم بعد هذا اذهب أبحث عن مكان أهدأ حتى يعني احرص على الدعاء خاصه الازدحام يعمل نوع من الغفله تجد حتى في عرف ناس عماله تتكلم في كل شيء احيانا إلا طبعا احيانا يتكلموا في الدعاء والدين وساعات برده ما فيش مانع واحدة تشرح طريقة عمل المحشي في بلادهم أنا والله سمع هذا بلوزهم من بعض الناس وأقولت يمكن هتخلص في دئتين وبعد كده أعتبرها لحظة راح فاستفاضت جدا ما أدري من اين جاء هذا الكلام وجعلت أخبط لهم ولا يعني فتركت المكان و... فإذا أنت قد تبتلى بمثل هذا نعم وعرفت كلها موطف إلا بطن عرنة يعني المكان الذي آآ لا آآ ينبغي الوقوف فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة يعني لا تقفوا في هذا المكان طبعا وقت الوقوف عرف في المذهب من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد كل هذا محل للوقوف. عند الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد من الزوال إلى فجر يوم العيد ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل الجبل هناك يسمى جبل إلال كهلال بعضهم يسميه جبل الرحمة أو جبل الدعاء قريبا من الصخرات الصخرات يعني أسفل الجبل فالواقف عند الصخرات يستقبل الجبل والقبلة معا أما بعض العوامل الآن تراهم يعتنون بصعود الجبل ولذا ترى الصورة في التلفزيون كلها بيضاء الجبل وهذا من البدع ليس لأن رسول نفسه لم يصعد الجبل وإن وقف واقف أسفل الجبل فصعود الجبل يوم عرفه ليس له أصل مع ان بعضهم يتوهم شرط حتى اللي ينزلوا في الخيم وفي الرحلات المخدومة يترك الخيم ويقول لك أنا رايح أشوف الجبل فممكن يعد أربع خمس ساعات ويرجع ممكن يكون أخذ ضربة شمس في الصيف ولا يدعي ولا حاجه فترك المطلوب منه وذهب إلى نوع من السياحة التي يعني حتى السياحة غير مشروع أن الله تعالى ما تعبدنا بسعود جبل الرحمة كما يسمونه وإنما هو يسمى جبل إلال كهلال والمراد بالوقوف بعرفة يعني المكث بعرفة لا نفس الوقوف يعني ممكن يكون واقف على رجليه قاعد مستلقي هذا كله داخل في الوقوف واحد مريض مريض مرضا شديدا ودخل المستشفى في يوم عرفه اصحاب المستشفيات بيعملوا ايه المريض اللي يحس ان هو الاطباء في المستشفيات مستشفيات مكه ومنى وحجيز كثيروا المريض المحجوز في المستشفى اللي عنده استطاع اللي مش خايفين عليه انه يموت بياخدوه في اسعافات يودوه عرفه على النقال بس دخل في عرف أدرك لأنه لو ما رحش ضاع منه الحج ويرجعه تاني والمريض اللي ملوش حل ما بيحكش خلاص بيبقى في على حسب صلى الله عليه وسلم والعافية عند الجبل قريبا من الصخرات ويجعل حبل المشات بين يديه ويستقبل قبل حبل المشيع يعني مجتمع المشاء وقد يقال جبل المشاه يعني طريق المشاه، ويكون راكبا يكون راكبا لأن رصم وقف على العرفة راكبا فهل يشرع إنسان يكون راكبا في عرفة ولا الأفضل أن يكون يعني غير راكب ذكر شيخ الإنسان أن الأفضل يختلف باختلاف الناس وأحوالهم فان كان بعض الناس من إذا ركب رآه الناس لحاجتهم اليه كالعلماء والدعاء ونحو ذلك فالافضل يكون راكبا او كان يشق عليه الوقوف فالافضل ان يكون راكبا اذا رسم وقف على يعني حتى يراه الناس لا لاجل ان ذات الوقوف يعني افضل ولذلك يعني مراعاه الكمال الذاتي للعباده اولى من مراعاه يعني اولى من الكمال في المكان يعني أنا وجد اقف على الناقة إحنا مش متعودين على الناقة مش نعرف ندعي لا يبقى أن تعد على حسب ما يعني يتيسر لك واجعل قلبك حاضرا فقضيت ان يكون راكبا هذا لا يلزم ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرف وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وذلك لو أكثر من التهليل هذا محسوب من الدعاء بعض الناس يقول أنا أريد أن أدعي فيش وقت للتلبية ولا وقت لل معينه برضو هينام وهياكل وهيش لكن هذا الكلام غلط لأن حتى هذا الدعاء هذا التهليل محسوب من الدعاء ولم يدد في المأسور غير هذا الدعاء يوم عرف لم يدد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أثر عنه وصح ونقل إلينا أكثر من هذا خير ما قلتها أنا والنبي قبل لا إله إلى الله أما بعد دعاء الخضر والأغية بتاعت الشيعة اللي بيجيبوها ويبكون عندها هذا كله من البدع التي لا أصل لها ويجدهد في الدعاء والرغبة إلى الله إلى غروب الشمس هنا يعني المشاط الحاج الحقيقي وإيمانه العالي يظهر يوم عرفه من كثرة دعائه استشعاره خطورة الموقف وأن هذا اليوم يدن الله عز وجل فيه ويباهي من يعني ملائكته وأنه في فضله نصوص كثيرة كحديث أنس الذي ذكر في صيح الترهيب والترهيب معاشر الناس أتاني جبرائيل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعل الحرام وضمين عنه متبعات شفت وقف عرفه وتذكر هذا المعنى أن جمريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرأه السلام من ربه وقال إن الله غفر لأهل عرفات وانت واحد منهم كيف كنت أسوق بهذا المعنى قال عمر يا رسول الله لنا خاصة يعني قال لا هذه هذا لنا خاصة قال هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيام تستشعر هذا المعنى لا بد أن تدعو تستشعر خطورة هذا الموقف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر في وقت الظهر ليتفرغ للدعاء وقف في موقفه ورفع يديه إلى الغروب إلا أن يأتيه وحده بلبن عشان يشوف صايم ولا مش صايم يعني يشرب اللبن أو يعني فتوى فيجيبها ثم يرجع إلى الدعاء مده طويله محتاج انه يريح له ساعتين ولا ذكر حتى انه تغدى طعاما ولا احتاج يذهب للحمام ولا ان يتفنن في تضييع الوقت كما يفعل كثير يعني من ال هذا الضعف المعاني لكن ما كان عنده معاني تظهر فيه عرفه طبعا من البدع اللي بعض الناس بيتصور ان يوم عرفان لو جاي يوم جمعة ب272 حجه هذا طبعا ليس له اصل ومن البدع ان اهل الامصار يفعلون ما يسمى بالتعريف عشان يتعرفوا في الامصار يعني يجتمعون في مساجدهم جمال غير الحجيه في الأمصار هذا ايضا من يعني البدع وقلنا من البدع تعمد صعود الجبل ان كان على سبيل التعبد فهذا بدعه وان كان على سبيل التفرج فهذا ليس هذا يوم روح تفرج على الجبل في يوم تاني غير يوم الدعاء وإن كان صعد لإرشاد الجاهل وتعليم الناس و... فهذا يعني مستحب وجيد قصد أن يطلع عشاء الله لا يسا يجب أن ينزلوا لا تشغلوا أنفسكم بهذا الشمس شديد عليكم هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني مشروع ويعني قد يجب حسب الحال ثم صام قائما الى مختلفه على طريق المرسلين وعليه سكينه والوقار ويكون ملبيا ذاكر بالله عز وجل فاذا وصل اصلي تتصل ذهنه بالغرض والعشاء قبل احط بحال يجمع بينهما ثم بها به ويصلي الفجر ويجلس وياتي المشعر حوامه يطيب عذره وهو كل شيء له نهايه انت تنتظر يوم عرفه اذا جاء يوم عرفه خلص يوم عرف غربت الشمس فانتهى يعني يوم عرفه وانتقلنا بعد هذا من الدفع من الدفع من عرفه إلى مزدلف صرنا الآن انتهى يوم تسعة دخلنا في فيلت العيد ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة طبعا كان في إمام يقود الناس وكانت هذه السنه الماضية كما قاد النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجته قاد أبو بكر الناس بعده عمر وما زال الأئمة أو من ينوب منابهم إلى مزدلفه على طريق المأزمين يعني مضيق بين الجبلين الان طبعا الطرق كثيره لاجل تيسير المرور ويكون ملبيا يعني هو راجل من عرف الى مزدلفه مش مشغول بحركه المرور انت مالك ومال المرور ولا مشغول بمتابعه يعني الطرق التي استحمته والحوادث و يعني الجو وبعض وال... الناس يشغل نفسه وكل شيء إلا المطلوب منه أنت ما زلت محرما ما زلت في حجك قد تكون آخر حجة وقد تكون الأولى والاخيره أنت مشغول بالتلبية لأن التلبية تنقطع بعد رمي جامرة العقبة كمان كم ساعة يبقى خذ حظك من التلبية مشغول بالتهليل مشغول بتكبير العيد أيضا الذي بدأ فأنت بين هذا وهذا وهذا ملبيا ذاكرا لله فإذا وصل مزدلفه ومزدلفة بين عرفة ومنه يعني انت لو تصورت كده ان مكة هنا يبقى ميناء جنبها مزدلفة بعدها عرفة بعدها طبعا مكة وميناء ومزدلفة كلها من الحرم عرفة خارج الحرم احنا بنطلع يوم تمانية من ميناء نمر على مزدلفة ونسيبها ونروح العرفة يوم تسعة بعد غروب الشمس بنرجع الى المزدالفة اللي احنا مرين عليها عشان بعد كده اليوم العيد نرجع الى مين وبعدين نرجع الى طبعا كان عندنا خراية ما ادرى اين ذهبت اخواننا جزام الله خير من المسؤولين هذه السنة مقصرون فان وصل المزدالفة صلى المغرب والعشاء اول ما يصل المزدالفة يجمع بين المغرب والعشاء إذا وصل قبل العشاء جمع تقديم وإذا وصل بعد العشاء جمع تأخير وإذا تأخر في الطريق لحد ما أدركوا آخر وقت العشاء هو نص الليل يعمله ده ممكن الورو يحصل إشكال بوصوله إلى بعد الفجر ممكن يبقى فعارف إلى الفجر وهو عايز يطلع بس حصل إشكال يبقى عند آخر الوقت ينزل نص الليل ويصل المغرب العشاء ولو خارج مزدلف لأن المقصود أن يجمع في المزدلف فإذا وصل مزدلف فإذا تأخر ما يضيعش المغرب العشاء. في بعض الناس بيقول بعد الفجر ما صلىش المغرب والعشاء لأن مستنى وروح مزدلف. طيب يا ابن الحلال أنت كده حصل تأخير نتيجة ازدحام المرور وأنت لم تصل. يجمع بينهما ثم يبيت بها ومزدلفة يصلي المغرب والعشاء وينام ولذلك العلماء قالوا يعني المتابعة هنا وصلنا اتصال المغرب والعشاء وتنام. فيش قيام ليش؟ هذه الليلة من السنة عدم قيام الليل ليلة العيد أولاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا الحكمة معروفة أن يوم العيد اللي هتصبح في يوم العاشر يوم الحج الأكبر في أكثر أعمال الحج فمن السنة أنت تستريح وتنام لأن بكرة عندك شغل يعني كثير ومناسك يعني كثير ازدحام المناسك يستيقظ الفجر حتى العلماء اختلفوا يصلي ركع تويتر ولا لا يصلي قال بعضهم ولا ويتر في هذا اليوم وقال بعضهم لا يعني الوتر هذا معروف يصدر بعضهم وتر نعم فإذا استيقظ للفجر صرنا الان يوم العيد الصبح صلى الفجر بغلس يعني في أول الوقت ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده المشعر الحرام يعني جنب المسجد اللي هناك بمزدلف لكن انت في أي مكان نزلت جمع كلها موقف يعني مزدلفة كلها موقف مزدلفة تسمى أرض جمع سميت المشعر الحرام لأنه مزدلفة من الحرم، وبالتالي عرفه سمى المشعر الحلال لأنه عرفه خارج الحرم. فيقف عنده ويدعو يقف عند المشعر الحرام أو في الحقيقة نتيجة الزحام هو بات في مزدلفة يستيقظ الفجر يصلي الفجر في مكانه في أول الوقت ويدعو دعاء طويل حتى يسفر النهار قبل طروع الشمس طبعا هذا بالنسبة للجمال اللي ياخدوا بالسنة والأقوياء أما النبي صلى الله عليه وسلم وإن بات في مزدلفه لكنه رخص للعجزة والضعفة من النساء والشيوخ الكبار والمرضى أن يدفعوا من مزدلفه عند نصف الليل عند نصف الليل يترك مزدالفة ويسبق إلى مينة حتى يرني جمرة العقبة اللي الناس الاخرين منها في ضحى يوم العيد وهذا ارفق به نعم ويقول من معاذ اللهم كما وفقتنا فيه واريتنا اياه فوفقنا لذكرنا كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فاذا افضتم من عوفات تذكروا الله عند المشاعر الحرام الى لا يديه Nee, is niet zo dat je niet moet. Het is niet zo dat je niet moet. Het is Het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 في مزدلفه بتنا في مزدلفه واصبحنا يوم العيد صلينا الفجر ودعونا طويلا الى ان يصفر يعني يظهر النهار ثم يدفع قبل طلوع الشمس يدفع يعني ينصرف من مزدلفه الى الى منى فاذا بلغ محسرا وادي معروف اسرع قدر رميه بحجر رميه بحجر يعني خمسمائة زراعة والظهر إنه هذا لا يمكن العمل به الآن والعل هذا نوع من يعني تنظيم السير أو نحو ذلك حتى يأتي مينا والمقصود يعني إنه في طريقه فمن عرف المزدلف أو المزدلفة إلى مينا السكينة السكينة كان يأمرهم الناس بالسكينة فإذا وجد فجوة نص لما لقى الدنيا ساعة يعني يعطي الفرصة لمناقته أن تسرع وإذا وجد زحاما فإنهم بخلاف ما عليه الناس الآن الناس أن يتحاربون على من يعني يمر قبل الأول في غير سكينة ولذلك يعني إذا كنت في حافلة نحو ذلك لا تشغل نفسك بما عليه السائقون حتى لا يعني يتعكر قلبك وإنما اشغل نفسك بما أنت فيه حتى يأتي منا يأتي من الآن صبح يوم العيد فيبدأ بجمرة العقبة يوم العيد أول شيء رمي جمرة العقبة الكبرى فقط فيرميها بسبع حصيات كحصى الخزف يعني الذي نحذفه يكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله أكبر. ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي أول ما ترمي جمرة العقبة خلاص ذهب وقت التلبية ويستبطن الوادي يعني يكون في بطنه ويستقبل القبلة يعني يأخذ بطن الوادي ويجعل القبلة أمامه طبعا الآن الرمي حوض الحوض هذا من كل الجهات اللي عارف التضاريس والجغرافيا يعرف كيف يستقبل القبلة وإلا من أي مكان حول الحوض يصح أن ترمي ولا يقف عنده يعني بعدما ترمي جمرة العقبة لا تتوقف ارمي جمرة العقبة وامشي لسبب سبب يعني طيب طيب ويستقبل القبلة ولا يقف عندها ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي طيب ثم ينحر هديا يبقى أول حاجة عملنا يوم عيد الصبح رمي جملت العقبة الكبرى فقط بصبع حصيات منين أخذنا الحصى Zahla, Zahla, in Nesme toevelijk, gaat de muzerifat, om je baden met Nemo, dus gaat de muzerifat, gaat de muzerifat, gaat de muzerifat, gaat de muzerifat, gaat de muzerifat, gaat de muzerifat, de muzerifat, gaat de muzerifat, gaat de muzerifat, gaat de muzerifat, gaat de muzerifat, gaat de muzerifat, gaat de muzerifat, gaat de de muzerifat, gaat de de وبعضهم يجيبوا طب, طب عليه وينييموا وي... كل ده أنواع من البدع ويغسلوه يحطوه في كيس مذهب ولا كل هذا ليس له اصل فلا يلزم يعني ما فيش مكان محدد لالتقاط الحصى ثم ينحروا هديهم بعد ما رمى وطبعا جاب سبع حصيات فقط مش يجيب سبعين يفضل رايح جاي بيهم شايل شيله انت لما هترم الجمره الصبح اتصرف في ال حصيات بتوعه ثاني يوم إن شاء الله تحتاج 21 هات 21 ثالث يوم 21 وهكذا بعد رمي جمرة العقبة النحر نحر هديه النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 ناقه وكان فقط عليه شاه وال100 ناقب 700 شاه يعني نشوف الهمة لأن هذا رصاص المسؤل أفضل الحج قال العج والثج العج يعني كثرة التلبية ورفع صوب بالتلبية والسج يعني إراقة الدماء فهو مش بيبحث عن الأرخص فقط ده مئة ناقب صلى الله عليه وسلم ما في واحد يعني يفعل مثل هذا بأمي هو صحيح ثم ينحر هديهم طبعا بعض الناس الآن بيكون وكيل في البنك اللي بيجمع الهدي حتى يستفيد منه ويذهب باللحوم إلى الفقراء لو كنت فعلت هذا خلاص اعتبر نفسك يعني نحرت ثم يحلق رأسه أو يقصره ولا شك إن الحلق أفضل من التقصير والآن في المكينة المكينة هذه من التقصير وليست من الحلق وقد دعا المحلقين ثلاثا كما هو معروف وللمقصرين مر أما المرأة فليس لها إلا التقصير مش هتحلق يا المرأة تجمع رأسها وتأخذ منهم قدرة ملاء طبعا يكون التقصير في المرأة في البيت لا يكون في الشارع أو في, يعني في الطريق أمام الناس ثم قد حل له كل شيء إلا النساء يعني بعد ما يرمي جمرة العقبة ويحلق حل له كل شيء يسمى التحلل الأول لم يبقى عليه فقط إلا النساء لما يجي التحلل يبقى اللي, شيء اللي كل شيء الا النساء يعني يخلع ملابس الاحرام ويلبس ملابس عاديه ويتطيب وهو حلق اصلا شعره وحلق نفسه نفسه ويأخذ من اظفاره كل شيء كان محظورا عليه صار حلالا الا النساء والتحلل الاول عند الجمهور يحصل بعد الرمي والحلق وبعضهم قال بامرين من ثلاثه الرمي والحلق والطواف والصحيح ان التحلل الاول يحصل بمجرد الرمي رمي جمرة العقد لحديث المسند وغيره أنه هو عند يعني النساء وبنمازج إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ولهذا قال شيخ الإسلام وله على الصحيح يتطيب ويتزوج ويصطاد بس إلا النساء يعني يتزوج لكن لا يجامع يعني وبعد رمي جمرة العقد عقد لحنا جاز لأن هذا من جملة المحظورات. والتحلل الاول يبيح له كل المحظورات الا الجماع فلا يكون الا بعد التحلل الثاني التحلل الثاني بقى اللي يجي بعد ما يطوف ويسعى نعم ثم يثن الى مكه فيقوم وهو والله الذي به تمام الحج ثم يسعى بين الصفا والمروه ان كان متمتعا او ممن لم يسعى مع طواف القلوب ثم قد حل في كل شيء نعم ده التحلل الثاني يفيد بعد هذا إلى مكة نحن قلنا هو رجع من عرفة على مزدلفة بيت فيها طلع المزدلفة على مينة بإينا يوم العيد رمى جامرة العقبة وزبح وحلق وقد حل له كل شيء إلى النساء هذا التحلل الأول ما زلنا يوم العيد يفيد بقى من مينة إلى مكة عشان يروح الحرم عشان يطوف طواف الإفادة طواف الركن فيطوف للزيارة يسمى طواف الركن يسمى طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة أي اسم منه وهو طواف الذي به تمام حج ركن من الأركان زي عرفة كده ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم إن كان متمتع هيسعى للحج طب والسعي اللي كان من كم يوم ده كان سعي ليه العمرة لأن المتمتع عليه سعيين سعي للعمرة وسعي للحد المفرد عليه سعي واحد والقارن عليه سعي واحد لو عملوا مع طواف القدوم وسعى يبقى خلاص يوم العيد وفر على نفسه هذا السعي لو طاف طواف القدوم ولم يسعى أو لا طاف طواف القدوم ولا سعى يبقى لسه عنده السعي اذا بإمكان القارن والمفرد ان, أن يسعى من الصفا والمروه اول ما يوصل مكه قبل بدايه اعمال الحج ويكون هذا بالنسبه له سعي الحج ويوم العيد يوفر على نفسه سعي الحج لانه ليس عليه سعيان هو عليه سعي واحد عمله قبل خلاص لم يعمله قبل يبقى اليوم يفعل مع ياتي به مع المتمتع اما المتمتع فله سعيان يقول ثم قد حل له كل شيء يعني حتى النساء يعني يحل له أن يأتي أهله بعد يعني التحلل الثاني نعم يستعد وأنشى رجل لا يزنزم إلى الأحد ويتضرع منه ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشفعا وشفتاه من قلبه ذا واغسل قلبي واملأه من رشادتك وحكمتك نعم يستحب عموما ما دام في الحرم ان يشرب من ماء زمزم لما احب يعني من المعاني كان السلف يشربون زمزم لطلب العلم و يعني لدخول الجنه وللمعاني التي يريدونه يتضلع من يملأ منه اضلاعه يعني يشرب ويكثر ثم وأيضا ورد انه يغسل به رأسه ثم يقول يعني الدعاء ماء زمزم لما شرب له إنها مباركة إنها طعام وطعم وشفاء سب ولم يرد عن النصر دعاء خاص في هذا لكن ورد عن بعض الصحابة بعض ما قيل نعم. إذن الآن مرة معنا يوم الثامن يحرم من بيته المتمتع والقارن المفرد باق على احرامه فيذهب الى منى يوم الثامن ونقضيه كله في منى على الاستحباب يوم التاسع نقضيه في عرفه فاذا غربت الشمس دفعنا من عرفه الى مزدلفه نبيت بها ليله العيد والضعف والعجزه يدفعون من نصف الليل الى منى ومن بات بمزدلفه يصبح فيدعو وعند الاسفار بعد الفجر يعني يذهب الى منى اصبحنا يوم العيد يرمي الجمره الكبرى وسبع حصيات يذبح يحلق ثم ينتقل الى مكه ليطوف ويسعى هذه خمسه اعمال ترتيبها على هذا اكمل واحسن وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم واذا قدم واخر فالامر واسع يكون التحلل الاول بمجرد رمي جمره العقبه على الصحيح وبعد اكمال هذه يعني الخمس يتم التحلل الثاني ويجوز له كل شيء حتى النساء نعم <تصفيق> thema is om de aminen en wat er ook is, en wat er ook is, en wat er ثم يوم بينه مستقي كذلك بين احب ان يتعجل في الشمس فان كان فقد وان كان خرج الى فاحرم ثم او فان لم يكن له شعر ان je weet dat moet zeggen dat zeggen je moet zeggen dat je moet zeggen dat je moet zeggen je moet zeggen je moet zeggen dat je moet zeggen je je وإذا أراد القبول لم يخرج حتى يودع البيت بفواد عند فواده من جميع أموره حتى يكون آخر عمده بالبيت فإذا اشتغل بعده بتجارات عادة ويستحق له إذا طرح أن يقف في الملتزم بين الوحي والباد فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك وأن عبد كرون عبدك وأن أبدك Hamburg, على ما hamburg, hamburg, hamburg, hamburg, hamburg, hamburg, hamburg, hamburg, hamburg, hamburg, hamburg, hamburg, hamburg, hamburg, hamburg, hamburg, hamburg, hamburg, Allahu alhamdulillahu waardegedankt. Ik wil وإن بعدنا بعت بنا إلا الحرط والمفساد فلا وداع عليهم أستحق لهم الوقوف عند باب المسجد وإن قال باب ما يفعله بعد الحل يعني بقي عليه من المناسك بعد أن يحل من إحرام التحلل الأول والتحلل الثاني بقي عليه من المناسك أيام من وأيام من من جملة أيام الحج وفيها من بعض واجباته كما سيأتي قال ثم يرجع إلى منى يرجع منين من مكة بعد ما طاف طاف الإفاضة هو ركن وسعى والسعي ركن أيضا رجع من مكة إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها يعني لا يبيت ليالي مين إلا بمين والمبيت المين واجب عند الجمهور وعند الاحناف سنه والصواب قول الجمهور والمبيت منه واجب يعني يجبر بدم اذا لم يبت لكن الدم على من ترك ثلاثه الأيام اما من اتى بجنس المبيت كالذي يبيت مثلا ليله ويترك ليله فلا يلزم يعني بدم بل فاته الاكمل ولا يبيت لياليها إلا بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة من أجل السقاية العباس كان يسقي الحجيج فالرخصة العلماء أخذوا من هنا الرخصة لكل من كان في نفس المعنى في معنى العباس يعني من كان مشغولا بشأن الحجيج مثل رجال المرور والأطباء المناوبين ورجال الشرطة والاطفاء ونحو ذلك من المؤسسات التي تعمل على راحة الحجيج وكان حاجزا لو قلنا لو إذا ببب بمنا قد يحتاج إليه في بعض هذه المصالح ولا يبيت لياليها إلا بها يعني بيت الليالي وعن النبي صلى الله عليه وسلم بقي هذه الليالي والأيام كلها في منه لم يخرج منها الناس الآن مترفون إلى حد ما بيحاول بيت الليلة ويرجع بالنهار في السكن لأنه بيكون أكثر راحة وبعض الناس مطرفون أكثر يقول لك والله السكن في ميناء مش عاجبني فالمقصود بالمبيت نصف الليل فيقسم الليل فيصل يبقى في ميناء نصف الأول أو الثاني ويرجع حتى النصف الثاني وبعضها قد يكون معزورا لأنه ليس له مكان في ميناء فهذا معزور لكن من كان له مكان في ميناء ينبغي ألا يترك ميناء فيرمي بها الجمرات بعد الزوال يعني ليالي ميناء تبيت بميناء مجرد دقائق. في منها وأما الأيام فإنها يكون فيها الرمي والرمي ايضا واجب يرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها الليلة بتسبق اليوم يعني يوم العيد بعده ليلة تاني يوم العيد ليلة 11 هذه الليلة تبيتها بمنها لما تصبح بأول أيام التشريق ترمي فيه الجمرات الثلاث وعلى المغرب تبدأ الليلة الثانية تبيتها وتاني يوم تصبح اليوم الثاني ترمي فيه ثم تبدأ الليلة الثالثة على التخير إن شئت أن تبيتها وتصبح فترمي اليوم الثالث على كل حال وقت الرمي بعد الزوال والزوال يعني قبيل الظهر بدقائق وهذا مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وغيره <تصفيق> لعموم الحديث خذوا عني مناسككم وإنما رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزواج وأيضاً الحديث المشهور من عامل عامل ليس عليه أمرنا فهو رض وكان الصحابة يتحينون الزواج يعني رايح في المكان ومعه الحصيات يتحين أن يقت يأتي وقت الزواج حتى يرد فلا يرمون قبل الزواج وفي الرواية عن أحمد يجوز قبل الزواج في اليوم الثالث خاصة وهو قول الأحناف واليوم الثالث هو يعني كله له أن يترخص فيه على كل حال يعني من عجز أن يرمي عند الزوال للزحام يتأخر العصر يتأخر يعني قبل الغروب بل صحيح يتأخر حتى في الليل وبالتالي لا يوجد أحدا مطلفا فالرغصة يعني هنا أيسر من أن نرخص له أن يرمي في الصباح قبل الزوال وهذا خلاف يعني عمل السلف وخلاف فاتوا الإمام الأربعة ومن يفتى بهذا بدعوى الزحام نقول له طيب بدم في زحام يتأخر هو اذا تاخر ليس في حرج ولا اشكال تاخر للمغرب للعشاء للساعة واحدة بالليل ومن المغرب سوف لا يجد احدا هناك يعني كثيرا ولذلك انتهاء وقت الرامي عند غروب الشمس لانه عباده نهاريه هذا عند بعض اهل العلم والصحيح امتداده الى الليل لما في صحيح البخاري قال رميت بعدما امسيت قال لا حرج اصحاب الاعذار يجوز لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، لما عند أبي داود وغيره إن الناس مرخصة لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوما النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في إحداهما أو في أحدهما، يعني جماعة أصحاب العذار من الأطباء المنوبين وأصحاب الشرطة والأطفاء وال و... نحوهم ممكن أن يفعل هذا بالنسبة ل... إحنا هنا في المبيت عنده رخصة. طيب وفي الرمي ممكن يرمي اليومين في يوم واحد بس كيف يفعل يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويرجع تاني يرمي الصغرى والوسطى والكبرى ويشوف مع بعض فيوم في يعني يرمي الصغرى مرتين والكبرى والوسطى مرتين لا ينتهي من رميه ثم يعود عن اليوم الذي يعني فاته فيرمي أيضا فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها كل جمرة بسبع حصيات فيبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله يتقدم ويأتي عن اليمين ويدعو يدعو طويلا كان ابن عمر يدعو بمقدار قراءة سوره البقرة يطيل في هذا المكان ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك يعني بسبع حصائل ثم يرمي وأيضا يعني كذلك يعني في الرمي وفي الدعاء يدعو أيضا بعد الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها يعني يرمي الأولى ويدعي والثانيه ويدعي والتالتة ويمشي لا يدعو عندها ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك لما يجي اليوم طبعا لما هيبيت الليلة الأولى ويرمي بعدين يبيت الليلة الثانية ويرمي فإن أحب أن يتعجل في يومين فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إسم عليه طبعا السمن والأكمل لأنه يتأخر وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فبات ثلاثة الليالي التشريق كلها ورمى في الأيام يعني الثلاث في الأيام الثلاثة كلها إنفعل هذا وإن شاء أن يختصر اليوم الثالث جاز لكن على هذا الشرط يقول فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل المغرب لو عايز يتعجل ما ينتظرش المغرب يرمي قبل المغرب بداية رميهم بعد الزوال يرمي بعد الزوال بعد العصر وهم أن يخرج من ميناء قبل المغرب لماذا؟ حتى لا تدركه الليلة الثالثة إنه لو غربت الشمس أدرك الليلة الثالثة لازمه أن يبيت الليلة الثالثة وأن يرمي اليوم الثالث أراد ان يتعجل يرائح يخرج من ميناء قبل المغرب فإن غربت الشمس وهو بميناء لازمه المبيت بها والرمي من غد لكن طبعا هذا في حق المتعمد لو ان رجلا رتب نفسه على انه خارج ومتعجل وبعدين الازدحام المروري جعله لا يستطيع خروج حتى ادركه المغرب فهذا الظاهر انه ليس عليه شيء كما افترى بهذا كثير من اهل العلم فان كان متمتعا او قارنا فقد انقضى حجه وعمرته ليس بعد الايام منى من المبيت بمنى ورمي الجمرات شيء في الحج بقيل فقط طواف الوداع يقول ان كان متمتعا او قارنا فقد انقضى حجه وعمرته يعني معا العمر المتمتع خلصها وحجه والقارن جمع بينهما وان كان مفردا خرج الى التنعيم يعني خرج من الحرم الى الحل فاحرم بالعمره منه ثم ياتي مكه فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر فان لم يكن له شعر لسه مخلصه في يوم العيد استحب له ان يمر الموسى على راسه وقد تم حجه وعمرته وهذا الكلام في الحقيقه يعني تشبها بما فعلته عائشه عائشه لما حاضت رضي الله عنها امرها النبي ان تفعل ما يفعل الحاج غير ان تطوفي وبالتالي استمر بها الحيض حتى جاءت ايام الحج فراحت عليها العمره في فهمهم وكان الصحيح كان هي أنها قارنت بين العمرة والحج لكن هي نفسها لم تفرد العمرة كأصحابها فذهبت وشكت للنبي صغالة أرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج فقط فأرسل معها عبد الرحمن أخاها إلى التنعيم لتحرم بعمرة تطيبا لنفسها فبعض أهل العلم قال يستحب للمفرد مطلقا أن يفعل هذا كما ذكر المصنف وبعضهم قال أن هذه العمرة خاصة بالحائض دون بقيه النساء فضلا عن بقيه الرجال يعني كبديل للعمره المنفرده التي فاتت عائشه ويعني حتى ان نسق لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك ولهذا لا يلزم ان المفرد يفعل هذا ان يذهب يعني الى التنعيم بعد الحج بل ولا يستحب وليس في عمل القارن زياده على عمل المفرد لو خدت بالك تجد كل عمل القارن هو عمل المفرد لكنه النيه انه قارن جمع بين العمره والحج بينما المفرد نيته انه أفرد الحج فقط يقول لكن عليه وعلى المتمتع دم لكن الدم على المتمتع وعلى القارن ده بنسميه دم شكران ليس دم جبران لو يعتبرنا دم جبران يبقى المفرد أحسن وده وجه من قال إن الإفراد أحسن أو أحد الوجوه قالوا لأنه ليس عليه دم فيجيب المتمتعون والقارنون الدم الذي علينا ليس عن نقص ليس دم جبران وإن دم وإنما دم شكران وهذا لا يعني يشكل لقوله قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فأوجب الله يعني الهدي على المتمتع والقارن في معنى المتمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وتقدم ان هذه السبعة يعني تكون إذا رجع إذا رجع قالوا إذا خرج من الحرم قالوا يعني إذا رجع إلى بلده يعني إلى وطنه وإذا أراد القفول كده خلصنا كمان أيام التشريق يريد أن يرجع إلى بلده ما بقي عنده شيء من المناسك اذا اراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع اموره حتى يكون اخر عهده بالبيت هذا يسمى طواف الوداع يسمى طواف الصدر وطواف اخر العهد وهذا واجب من واجبات الحج عند الجمهور طواف الوداع واجب خلافا لمالك ويعني داود قالوا انه سنه ويلزم بفواته عند الجمهور دم لقول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دم، ويستثنى من هذا يعني يرخص في الحائض النفساء إذا كانت حائضا أو نفساء فإنه يعني لا ليس عليها دم وليس عليها هذا الطواف من البدع عند بعض الناس هو ويقادي طواف الوداع بيرجع بظهره يعني خلاص بقى عشان يعني ما هو, هو وهذا هذه جاء بالتيها يعني فليت لما يفعلها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا من البدع اذا اراد القفول لم يخرج يعني من مكه حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع اموره حتى يكون اخر عهده بالبيت لأن ابن عباس قال امر الناس أن يكون آخر ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المراه الحائض فان اشتغل بعده بتجاره اعاده واحد بعدما طف طواف الوداع جات له يعني صفقه ولا يعني موسم تجاره فبقي لتجارته حينئذ لما يخرج من مكه يعيد طواف الوداع لكن يستثنى من هذا ما يعني لو أقام بعد طواف الوداع لانتظار الرفقة وماله الساعة 3 سيمشي طبعا كالعادة الناس يتأخر ساعة واثنين وثلاثة واربعة هذا لا يشكل لا يحتاج إلى تكرار الطواف أو السيارة تعطلت فتأخر لإصلاح وهذا التأخر جعله يشتري طعاما أو تذكر هدية هذا كله لا يخرم طواف الوداع بخلاف ما لو اشتغل بتجاره واحد قال له تشتغل عندي يومين وتاخذ فيهم خمسمائة ريال قال له ماشي فاشتغل يومين يبقى انشغل يعيد حين اذن طواف الوداع ويستحب له اذا طاف ان يقف في الملتزم هذا عموما ليس فقط يعني في طواف الوداع خصوصا ولكن ربما ذكره هنا يعني باعتبار لم يتيسر له على طول الرحله فاذا حرص على مثل هذا له وإلا أنواع الطواف مختلف يتقدم معنا منها طواف الركن يوم العيد وتقدم معنا طواف العمرة وطواف القدوم المتمتع والقارن والمفرد وهذا طواف الوداع ونوع خامس اسمه طواف السنة أنت بتعمله كتير وانت قاعد تخل وما تخل المسجد تطوف تطوف إذن أنواع الطواف كثيرة لابد أن... وكلها تشتلك في أنه لابد أن تكون سبعة أشواط وأنه من السنة أن يكون بعدها ركعتان طيب لو اخر طواف الافاضه مع طواف الوداع بعض الناس الطاف عنده يشق جدا لمرضه فاخر طواف الود... الافاضه لم يطفه مع طواف الوداع يجوز على ان ينوي ني طواف الافاضه لان ركن او ينوي معا لكن لا يؤخر طواف الافاضه مع الوداع وينوي الوداع من غير ما ينوي الافاضه زي كده ما واحد ما صلاش تحيه المسجد المهم أنه ما يجلسش لما يصل ركعتين دخل صلى سنة المغرب ولم يصلي رحية المسجد لا بأس المهم أنه ما يجلسش حتى نفس الكلام هنا المهم أن يجعل آخر عهده الطواف سواء قصد به طواف الوداع أو قصد به طوافا آخر فلو أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع ونوى طواف الإفاضة أو نوى الإفاضة والوداع معا جاز طيب المشكلة قد يكون متمتعا وعليه سعي أنا أخرت الطواف والسعي في هذه الحالة يلزم طواف آخر يبقى ما عملتش حال الصحيح أنه لا يلزم طواف آخر أيضا فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم الوداع ثم صلى الفجر بالطور وقد يقدم السعي أيضا حتى يخرج من الإشكال يقدم السعي ويأخر طواف الإفاضة ويجعله عن طواف الوداع لان رسول الله افعل ولا حرج في هذا الموطن ويقول يعني في اثناء طواف الوداع وهذا ايضا دعاء لم يثبت وانما يعني من استحسان المصنف وذكر هذا الدعاء الطويل قال ويدعو بما احب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن خرج قبل الوداع واحد نسا اضطرب مكة قبل طواف الوداع هو واجب رجع ان كان قريبا حتى, يؤدي حتى ياتي بهذا الواجب وان كان بعيدا ليملك الرجوع بعث بدم يعني لانه ترك واجبا فيلزمه ان يسبح لفقراء الحرم الا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا هذا كلام طبعا ليس له اصل لا دليل على ان الحائض والنفساء تقف عند باب المسجد بدل طواف الوداع وتقول هذا الدعاء بل الدير عكس هذا لما حاضت عائشه وقد افاضت بقي على طواف الوداع قال احابستنا هي قالوا انها قد افاضت يعني خلصت طواف الركن قال فلتنفر اذا فلتنفر إذن لم يقل تذهب عند عند باب المسجد العمره تؤدى في نحو ساعتين الاحرام من الميقات والطواف والسعي والحلق أو التقصير الحج يحتاج إلى أيام يوم الثامن يوم التروية يوم التاسع يوم عرفه يوم العاشر يوم النحر أو يوم الحج الأكبر يوم الحادي عشر يوم القر يقرون في ميناء يوم الثاني عشر يوم النفر الأول لمن تعجل يوم الثالث عشر يوم النفر الثاني هذه ستة أيام أعمال يوم الثامن كلها مستحبة إلا إحرام فهو ركن يحرم من بيته الذي نزل فيه في مكة ثم يذهب إلى ميناء وفي ميناء الأعمال كلها مستحبة صل الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها والفجر إذا أصبح يوم التاسع يذهب إلى عرفة ويصلي الظهر والعصر في وقت الظهر جمعا وقصرا ونشغل بالدعاء ليلة يوم العيد يبيتها فيه مزدلف يوم العيد إذا أصبح عنده خمسة أعمال إذا رتبها فهو الأكمل وإذا قدم مؤخر فالأمر واسع في يوم العيد يرمي جمرة العقبة يذبح يحلق رأسه يطوف للإفاضة يسعى إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يسبق له سعي هذا يوم العاشر يوم الحادي عشر يقرون جميعا الحجيج في منى الليلة تسبق اليوم فليلة منى يبيتون بها واليوم الحادي عشر يرمون الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ليلة أو يوم الثاني عشر يوم النفر الأول يبيتون ليلته التي تسبق اليوم ويرمون يومه الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى وإن شاءوا أن يتعجلوا خرجوا من منا قبل الغروب وإن شاءوا أن يأخذوا بالسنة والأكمل يبيتون الليلة الثالثة ويصبحون فيرمون أيضا اليوم الثالث الوسطى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وبهذا تم الحج عند الخروج من مكة يطوفون طواف الوداع. هذا الإجمال يأخذ منه الآن المصنف الأركان والواجبات حتى تميز بينها والسنة وهذا آخر ما يتعلق بباب الحج باب أركان الحج والعمر أركان الحج الوطوف بعرفة وطوارف السيارة وواجهاته الإحرام من المقار ورقوه بعرفة إلى الليل والمبيت بمستغفة إلى نصف الليل والسعي والمبيت برنة والربي والحلق وطوارف الهداء وأفكار العمر باب أركان الحج والعمر الركن طبعا هو جزء من ما الشيء الشرعية في العبادات القيام في الصلاة ركع. إنه جزء من الإمساك في الصو ركن إنه جزء من الصو الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج وايضا في العقود الايجاب والقبول سنأخذ يعني السنة القادمة إن شاء الله فقه البيوع قال شيخ الإسلام أركان الحج ابعاضه وأجزاؤه التي لا يتم إلا بها فمن اخل ببعضها لم يصح حجه سواء تركها العذر او لغير عذر بل لا بد من فعلها بخلاف اركان الصلاه فانها تجب مع القدره وتسقط مع العجز صل قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب هذا في الصلب اما في الحج لا يتصور يعني تركها سبب الفرق يقول ان متى عجز عن اركان الحج أم كانه الاستنابه فيما عجز عنه في حياته أو بعد موته هو لو عاجز عن الحج يجعل غيره يحج عنه إن كان لا يستطيع أن يثبت على الراحل بخلاف الصلاة المكتوبة فإنه لا نيابة فيها الفرق بين الركن والواجب تقدم في أبواب الصلاة بالنسبة للحج ترك الواجب يجبر بدم في الحج وترك الركن إن أمكن الاتيان به أتى الطواف والسعي وان لم يمكن الاتيان بالركن فاته الحج ولا نحن اخذنا فيه قبل قليل دم الفوات نعم فالفرق بينهما يظهر بالترك قال اركان الحج الوقوف بعرفه وطواف الزياره ولم يذكر السعي ولم يذكر الإحرام. أما الإحرام فلأنك لأنه يعرف أنك تعرفه لأنه تقدم قبل هذا هذا يعني أقل ما نقول وأما السعي فلأنه فيه خلافا والراجح انه ركن وواجباته الإحرام من المقاط نحن قلنا الإحرام نفسه ركم يعني دخول في النسك قصد الدخول في النسك اما ايقاع الاحرام من الميقات فهذا الوجه الاحرام نفسه ركن وكونه من الميقات هذا الوجه زي الوقوف بعرفه ركن واستمراره الى غروب شمس يوم عرفه وجه وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل الوقوف بعرفة إلى الليل الأول يعني خذ خلاف العلماء في مسألة الأركان قبل أن نستطرد يعني أركان الحج ولأن المصنف هنا ذكر اثنين فقط وهذا يعني تقصير حتى في المذهب عند الأحناف الوقوف بعرفة ركن ومعظم الطواف ركن والإحرام عندهم يعني شرط ابتداء وركن انتهاء عند المالكية الأركان أربعة الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي وعند الشافعية الأركان ستة الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي وزادوا الحلقة أو التقصير والترتيب بين الأركان عند الحنابلة الأركان أربعة الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي طيب المصنف هنا ذكر الوقوف بعرفة والطواف فقط لأن في خلاف عندهم في الإحرام وفي السعي مشهور المذهب أن الإحرام ركن ومن السعي أيضا ركن ومنهم من قال واجب ومنهم من قال سنة فلو تأملت الأئمة الثلاثة من المالكية والشافعية والحنفية في مشهور المذهب اتفقوا على هذه الأربعة الإحرام: الوقوف بعرفة والطواف الطوف الإفاضة والسعي وهذا يعني الراجح نرجع لكلام المصنف أما الوقوف بعرفة إلى الليل هذا عندهم واجب الوقوف نفسه ركن لكن استمراره إلى الليل واجب وهذا لمن أدرك النهار وإلا قد لا يدرك النهار اصلا ويأتي في اثناء الليل ليلة العيد وهذا صحيح بالإجماع لكن إذا أمكن أن يذهب بالنهار ذهب بالنهار وإذا تأخر حتى أدركه الليل فإذا وصل قبل فجر يوم العيد صح وقوفه بالإجماع قالوا المبيت المزدلفة إلى نصف الليل المبيت المزدلفة واجب من واجبات الحج وكونه إلى نصف الليل لأن الرسوم رخص للضعفة والعجزة وإلا المستطيع الأولى أن يبقى إلى الفجر إن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحمة ليس عليه حرج هو أراد أن يصل إلى مزدلفة وأن يصل بها المغرب والعشاء وأن يبيت بها لكن تأخر والمرور في البداية بيكون سهل ممكن خمس دقائق تكون في المزدلفة فإذا فاتك البداية ممكن توصل متأخر نصف ليل فإذا تعقدت الأمور أكثر بيبقى بعض الناس يعني ما يستطيع أن يذهب ربما إلى وهذا يعني نادر الحصول لكن في كل سنة يحصل مع بعض الناس فإذا لم يصل إلا بعد طلوح الشمس بسبب الزحمة ليس عليه حرج لأنه أراد أن يصل للمزدلفة وعجز او لم يجد مكانا بالمزدلف احيانا الشرطه تمنع أنت وصلت مزدلف واردت ان تنزل من الحافله كلما وقفت في مكان الشرطه لاجل سيوله المرور يمشي الناس انا عايز انزل مزدلف الشرطي همه اني يصلح المرور ليس له علاقه فكلما ذهبت من مكان لمكان طردوه حتى وجدت نفسك وصلت منها واحيانا مكة. نعم وبالتالي فاتك يعني المزدلف هذا أيضا يعني ليس لك فيه يعني شيء إذا أجبرك المطوف أو السائق على السير وعدم النزول قال لك لا نحن نأخذ بالرخصة وهنأخذها مرورا وطبعا المطوفين حفظين الرخص من حيث الحفظ زي أي واحد كده بيحب يحفظ الأسهل لكن أيضا يطبقونها خطأ هو له أن يبقى على الأقل في رخصة نص الليل هو قال لك أنا همشي بس عدي عليها مرور ما أنا ماشي من جنبه وبالتالي هذا أقل حتى من في هذه الحالة أيضا أنت لأنك لو نزلتها تضيع لا تعرف ماذا تفعل واين تذهب في هذه الأحوال أجزأك المرور ولا حرج عليك لأنك يعني مضطر إلى هذا الرابع قال والسعي السعي في مشهور المذهب ركن وهذا الراجح والصحيح لكن المصنف أخذ <تصفيق> بالقول بالروايه الثانيه في المذهب انه واجب وعندهم روايه ثالثه انه سنه بالنسبه للسعي والصحيح انه ركن لا يتم الحج الا به وفيه اثار كثيره الخامس المبيت بمنى واجب وهذا يعني عند الجمهور خلافا للأحناف والمبيت بمنى لغير اصحاب الاعذار والرخص ومن يقاس عليهم والا فقد تقدم ان ابن رخص للعباس في يعني عدب المبيت من الأجل السقائر وقاسوا عليه من كان في معنى وكونه يعني واجبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قول يخوز عني مناسككم مع ترخيصه للعباس إذ لا يرخص له إلا في شيء واجب ولو كان الأمر مستحبا ما احتاج أن يرخص له الخامس أو السادس الرمي يعني رمي الجمرات سواء رمي الجمر يوم العيد كبرى فقط أو أيام التشريق الصغرى والوسطى والكبرى ولأن هذا عمل يترتب عليه الحل لا يحل إلا يعني بعد ذلك فكان واجبا السادس قال الحلق والحلقة أيضا واجب العموم خذوا عني مناسككم ولامر النبي صلى الله عليه وسلم الحلق او التقصير والحلق نسك لا مجرد يعني تحلل من المحظور الحلق في ذاته نسك لانه دعا للمحلقين صلى الله عليه وسلم وأجاز تقديم الحلق على الرمي يوم النحر قال يعني حلقت قبل ان ارمي اذا كل هذه مناسك اخيرا قالوا طواف الوداع وهذا ايضا واجب لحديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت نعم. في الطواف نعم العمرة اركان الطواف وجفاتها الإحرام والسعي والحلق نعم في اركان العمره عند الاحناف الطواف وعند مالك واحمد الاحرام والطواف والسعي لكن المصنف مره اخرى خالف مشهور المذهب مشهور الحنابلة والملكية أيضا قولهم أن الإحرام ركن أن الطواف ركن أن السعي ركن وعند الشافعية الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير والترتيب يضيفون في العمر والحج الحلق الحلق أو التقصير ويضيفون أيضا الترتيب إذن الراجح مذهب مالك وأحمد والشافعي في اجتماعهم على الثلاثة الإحرام والطواف والسعي لكن المصنف اخذ بخلاف المشهور قال واركان العمر الطواف وجعل الاحرام والسعي من واجباتها قال وواجباتها الإحرام والعالي يقصد الاحرام من الميقات هذا واجب لكن اصل الإحرام من الاركان والسعي والصحيح انه ركن في العمره والحلق نعم فمن ترك ركنا لم يتم إلا به ومن ترك واجبا بدم ومن ترك سنة فلا شيء عليه نعم هذا الترتيب مهم ان تعرف ما الفرق بين الركن وبين الواجب وبين السنة من ترك ركنا لم يتم نسكه الا به ولهذا عندنا في الحج الفوات فدية الفوات فاته الحج كيف فاته الحج لم يدرك ركنا من الأركان خصوصا يعني ركن عرفة وإلا الأركان الأخرى فيها يعني بعض الساعة كيف يعني الطواف الإفاضة لو كيف يفوت ما ضفش يوم العيد يأخر إن شاء الله لو بقي شهرين في مكة باقي. طوما هو بقي في مكة يؤخر طواف هذا فوات الطواف الإفاضة ليس فيه يعني إشكال السعي لو تأخر التأخير لا يشكل يبقى معه لكن خصوص عرفة لا لابد أن يكون في يوم عرفة وليلة العيد الإحرام ركن إذا فاته الميقات يحرم من أي مكان لو أحرم قبل أو بعد بغض النظر عن ما يترتب عليه لكنه يعني صحيح والعلم من هنا كان الحج عرفة لخطورة هذا الركن عن بقية الأركان وضيقه بالنسبة لبقية الأركان فمن ترك ركن لم يتم نسقه إلا به، بخلاف طبعا الإحرام، أن الإحرام أصل الدخول في النسق، يعني واحد ترك الإحرام، هو ما من منقولش لم يتم إلا به، لادم ما ما حصلش أصلاً، يعني واحد لم يحرم بالحج، فمنقولش مش هيتم الحج هو أصلاً لا، بدلما لم يحرم هو ده أول الأركان هو لم يدخل أصلاً في الحج، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك واجبا من الواجبات. جبره بدم لحديث البيهقي ومالك وغيرهما من ترك شيئا من نسكه كلام ابن عباس المتقدم أو نسيه فليهرق دما فإن كان مما لا يقال بالرأي فله حكم المرفوع إنه كان ابن عباس وإن كان عن اجتهاد فالقول به أولى لأنه لا يعرف له مخالف ولما فيه من الإلزام بتعظيم النسك ومن ترك سنة فلا شيء عليه إن هذه السنة من المستحبات ومعلوم حكم المستحبات نعم يوم النحر فقد فاته الطواف والسعي كان معه في ذلك فاته نعم قل ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج وبالتالي عليه في دية الفوات فيتحلل بطواف وسعي يعني الأحسن يجعلها عمره وتقدم الخلاف في هذا وينحر هديا إن كان معه إن كان معه هدي كان يكون جاء به يعني قارنا ومعه الهدي وعليه القضاء وعليه قضاء حج مكانه وهذا ايضا تقدم وتقدم ايضا لو كان اشترط قال الله ما محل حيث حبستني ففاته موقف عرفه تحلل ولا شيء عليه وان اخطا الناس فوقفوا في غير يوم عرفه أجزائهم ذلك يعني راوا الرؤيه غلط وظنوا ان الهلال دخل السبت وبالتالي يعني يكون الوقفه يوم الثلاث فوقفوا على هذا ثم اكتشفوا بعد هذا باي سبب من الاسباب ان القضيه كلها كانت خاطئه هم اجتهدوا وهذا الاجتهاد يجعلهم في حل وليس عليهم شيء ولهذا يجزئهم الحج وان فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج لنكون البعض يقف يوم عرفه وهم يعلمون ان الناس جميعا لم يفعلوا ذلك هذا يعني دليل على أنهم كانوا ينبغي أن يراجعوا أنفسهم ولهذا هذا تفريط منهم ولا يصح لأن أيضا في نوع من الخلاف والخلاف شر وشق العصى أعلنوا أن الوقف عرف هذه السنة يوم الخميس فراح نسأل لا إحنا شايفين أنها الأربع فراح كده خمسين ستين واحد وقف وعَرَّ عَرَفَ وخطب فيهم إمام منهم هذا نوع من التفريط لا يجوز وهذا لا يعذرون به نعم انتهى الحج بتفاصيله وحيث ان الحج في سفره لا يتيصل له السفر كثيرا فالمدينة وان كانت ليست من مناسك الحج وله ان يذهب الى الحج في المشاعر ويرجع الى بلده من غير ما يذهب للمدينة لكن ما دام هناك فيستحب زيارة المدينة نعم ويستحب لمن حج زياره زيارة, قبل وقبري وقبري <تصفيق> <تصفيق> لا, لمن زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صحابينه رضي الله عنهم نعم قال استحب لمن حج زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر لا يشرع طبعا الزيارة أو لا يشرع السفر لزياره القبر لا يشرع السفر لزيادة القبر وانما يشرع السفر لزياره المسجد ان النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدي هذا والمسلمون كما قال شيخ الإسلام تنازعوا في السفر لغير المساجد الثلاثه على قولين هو حرام او هو جائز غير مستحب فيعني استحباب ذلك يعني قول ثالث مخالف للاجماع يعني استحباب السفر لغير المساجد الثلاثه هذا قول مخالف لله انما تنازع علماء هل هو يعني حرام ولا هو جائز اما انه مستحب لم يقل به احد من اهل العلم والراجح انه حرام ان كان يقصد به تعظيم هذا المسجد على وجه الشارع لم يجعل فيه تعظيم المساجد كلها شيء واحد الا هذه المساجد الثلاثه فاذا كنت في يعني بلاد الحجاز استحب لك ان تنشئ سفرا لزيارة المسجد فإذا دخلت المسجد وصليت ركعتين هنا ورد أو هنا عرض يعني استحباب زيارة القبر لكن على وجه الاستحباب يعني أما أنه نسق من المناسك فهذا خطأ وأما انه نوع من الجفاء وسوء الأدب ونحو ذلك كما تروى في هذا أحديث موضوعة كقولهم من حج فلم يزرني فقد جفاني ونحو ذلك فهذا كله مما لا أصل له أو أنه موضوع وإذا ذهبت إلى المدينة عندك مزارات يعني خمسة لا سادسه له أولها هو أصلها المسجد الذي شددت الرحال لأهل ثانية هو تبع له القبر تزور لأنه قبر يعني على طرف المسجد ثالثها البقيع لأن البقيع يفصل عن المسجد شارع يعني فهذه ثلاثة في نفس المكان يبقى عندك شهداء أحد وقد زارهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد سنوات من دفنهم وهو على كل حال قبور لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزارة القبور مشروعة وفيها طبعا تجديد وربط الماضي بالحاضر تشاهد حول الجبل كيف كانت المعركة ونحو ذلك الخامس مسجد قباء وقد كان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره فهذه خمسة المزارات لا سادس لها بعض الناس طبعا عندهم مسجد القبلتين والسبع مساجد وما أدري مسجد كذا ومكان كذا هذه المزارات كلها لا تشرع ولا أصل لها إنما هذه الخمس هي التي يعني دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ماه الهدي والمضحية والهدي والأمية سنة لا تجه إلا بذن والمضحية أفضل من الصدقة بثمانها والأفضل فيها الإبل والبقض والغلب والسعب استحسانها والاستثمانها ولا نلجئ إلا الجدع من الله والثني في البسوان وثني الابن ما كمل كب... له خمس سنين ومن البطل ما له سنتان ومن البعث ما له زمان نعم لما فرغ من كتاب الحج اتبعه بباب الهدي والاضحيه لان الهدي جزء مما يتعلق بالحج ولان الاضحيه يستعملها اهل الانصار من غير الحجيج كعباده من العبادات التي يشابهون بها الانصار فالهدي ما يهدى من النعم الى الحرم تقربا الى الله وهو قسمان هدي مستحب وهدي واجب المستحب فيما لو اهدى المفرد وليس عليه هدي وفيما لو اهدى المعتمر وليس عليه هدي وفيما لو اهدى المقيم في وطنه ارسل مع الحجيج قال خذوا هذه الشاء اذبحوها لفقراء الحرم وفيما لو تطوع الحجيج في مزاد على ما هم على ما طلب منهم كما نحر نصف 100 ناقة فوحدة منها بل سبع واحدة واجب والباقي كله مستحب وأما الهدي الواجب فيدخل فيه المتمتع هديه واجب ويدخل فيه القارن ويدخل فيه الهدي لترك واجب ترك المبيت بميناء أو المزدلفة لازمه هدي ويدخل فيه الهدي لفعل المحظور كما لو حلق شعره أو نحو ذلك ويدخل فيه هدي التعرض للصيد أيضا ويدخل فيه يعني النذر لو نذر هديا يدخل فيه هدي الفوات كما لو لم يصل عرف الا بعد انتهاء الوقت يدخل فيه هدي الاحصار كما لو منع من دخول مكه كل هذه يعني انواع من الهدي الواجب قال والهدي والاضحيه سنه لان الهدي الواجب تقدم معنا في كتاب الحج فما بقي هنا الا ولهذا جعله داخلا في السنة. سميت أضحية لأنها تزبح ضحى صلاة العيد فسميت أضحية وإن كان يجوز استمرارها إلى يعني آخر ساعة في نهار ثالث أيام التشريق وفي الحديث فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم وأهدى الإبل وأهدى عن نسائه البقر وأهدى في مقامي وفي عمرته وفي حجه يعني هذا باب واسع والأضحية تسمى أضحية وضحية وأضحاه كل هذا صحيح أضحية وأضحية وضحية وأضحاه والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنزر يعني أن رجل النزر قال لله علي أن أهدي إلى البيت أو لله علي أن أضحي هذه السنة وجبت عليه بالنزر وهذا في المذهب لأنهم لا يرون الأضحية واجبة وإلا فحكم الاضحيه الأضحية عند الجمهور الاستحباب هذا مذهب الحنابلة والشافعيه لكن عند مالك وأبي حنيفة واختاروا شيخ الإسلام أن الأضحية واجبة أدلت الأضحية للأمر فصل لربك وانحر قولوا تعالى إن صلاتي ونسك الآية والحديث من وجد سعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وهذا من أصرح الأدلة الحديث عند ابن ماجه، وقوله أيضا بعرفات على أهل أو على كل أهل بيت في كل عام أضحية أو عتيرة وهذا عند أبي داود ولقوله في الحديث المتفق عليه من زبح قبل أن يصلي فليزبح مكانها أخرى هذه أدلة من يوجب الأضحية وهي أدلة قوية ومن حكم الأضحية أنه إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره كما في الحديث قال والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأن فيها إراقة الدم وهذا من؟ يعني المستحبات لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى قال والافضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم الأضحية لا تجوز ولا الهد إلا من بهمة الأنعى وهذه الثلاث لكنه يبحث أيها أفضل قال الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم واستدل لذلك بحديث صلاة الجمعة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فغينا مقربا بدنا وفي الثانية بقى الحديث المشهور. قالوا يستحب استحسانها من الحسن. الإنسان يعني إذا تقرب إلى الله بشيء تقرب بالأحسن واستسمانها ومن معاني الحسن أن تكون سمينة كثيرة اللحم ولا يرزق إلا الجزع من الضأن. وهو ما كمل له ستة أشهر والثاني مما سواه والثاني في الإبل خمس سنوات وفي البقر سنتان وفي المعز سنة إذن لابد المراعاة الأسنان سواء في في الأضحية أو في الهدي الإبل لابد أن تكون خمس سنوات ولو أنت لسه فاكر كتاب الزكاة إحنا خدنا بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجزعة وهذه سنة ودخلت في الثانية اثنين ثلاثة أربعة إذن كل ما مر معنا في الزكوات لا يصلح للاضحيه ولا للهدي حتى يبلغ خمس سنوات لها المسنة أو الثانيه من الإبل خمس سنين بينما في زكاة البقر قلنا إذا بلغت ثلاثين فيها تبيع وإذا بلغت أربعين فيها مسنة والتبيع سنة والمسنة سنتان يبقى المسنة تصلح في البقر لأن البقر يعني يضحى بما له سنتان وأما الشياء فإن كانت معزا فسنة وإن كانت ضأنا فستة أشهر هذا على الراجح وهو المذهب من شروط الاضحيه أولا أن تكون من بهيمة الانعام صحيح يضحي بأرنب ولا يضحي بجوزين بط ولا شيء نعم وأن تكون بلغة السن هذا شرط تبلغ السن المعتبرة فلا يصح أن يضحي بيعني بعض الناس يضحي مثلا ببقرة صغيرة يقول لك أصلح مها ويسموها أسماء كده أنا لا أعرف لكن مهم السن إذا لم تبلغ سنتين هذا لا يصح ومن الشروط السلامة من العيوب ومن الشروط أن يذبحها في الوقت لأن بعض الناس يزبح يوم عرفة يصح الزبح كأضحية إلا بعد صلاه العيد اقول لك والله عايزين نلحق الفقراء عشان يدركوا العيد وعندهم لحم، لكن احنا لما نسبح بعد العيد ونخلص ونجمعت الفقراء ماذا ياكلون طب هذا كلام جميل لكن هذا خلاف كلام الشارع انت ما شاء الله مقتدر ازبح لهم واحده على انها صدقه قبل العيد بيومين مش بيوم وخلي اخرى للاضحيه فاذا عجزت فقدم الاضحيه فانها اولى نعم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 قال وتجزئ الشات عن واحد يعني في في الأضحية وكذلك في الهدي والبدنة والبقرة عن سبعة هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تنقي لا تنقي يعني لا نقيا لها وهو هو المخ يعني الشحم داخل العظم ناقة منقيه يعني سمينة ولا العرجاء البين ظلعها الظلع والظلع يعني العرج أي يعني العرج الذي يمنع المشي ولا المريضة البين مرضها لأن لابد من السلامة في الحديث دليل على ان العيب الخفيف من الضحايا معفون عنه. ألا تراه يقول بين عورها وبين مرضها. معنى هذا إن المرض الخفيف لا يمنع. فكانه معفون عنه. قال النووي وأجمع على أن العيوب الأربع المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها. وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها. هناك عيوب أقبح من هذا. ويقول العوراء طب العمياء. ليس, ليس منصوصا على العمياء لكن في النص على العوراء إشارة إلى العمياء من باب أولى وقال العرجاء طب مقطوعة الرجل هذه من باب أولى أن العرجاء تمشي بضعف مقطوعة الرجل لا تمشي ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها العضباء عند الأئمة الثلاثة يجوز التضحية بمكسور القرن مطلقا إلا أن مالكا قال إن كان يدمى فلا يجزئ واحتج في الانصاف والفروع لمذهب الجمهور بضعف الحديث وبأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها وقال الشيخ العثمين تجزئ مع الكراهة للأمر باستشراف العين والأذن فهي تجزئ لكن مع الكراهة فالصيح أن العطباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها يعني أو, أو أكثر أذنها أنها تجزئ لكن مع الكراه قال وتجزئ الجماء الجماء يعني لا قرن لها هذه تجزئ بالإجماع لأنه لا يخل بالمقصود من اللحم يعني شاب لا قرن القرن غير مقصود مع أن القرن أفضل لأنه سضحها بأقرن لكن مع هذا يجزئ اذا لم يكن اقرى والبتراء البتراء التي لا زانب له هذه تجزئ والخصي الخصي منجوع الخصيتين والخصيتين بالكسر ايضا فهو يعني اطيب لحما وما شقت اذنها ايضا مشقوقه الاذن تجزئ أو, خرقت أو قطع أقل من نصفها قطع يعني أقل من النصف معنى هذا أن إذا قطع أكثر من النصف لا يجزئ في المذهب وهو منقول عن مالك وأبي حنيف وقوله أو خرقت يعني الأذن لأن اشترات السلام من ذلك شق حتى نأتي بكل يعني شاو ننظر في أذنها إن كانت يعني خرقت أو نحوها ولأنه لم ينهى عن ذلك لكن تبقى الكراهه لعموم الحديث امرنا أن نستشرف العين والأذن الحاصل من العيوب أنها ثلاثة أقسام قسم دلت السنة على عدم اجزائه كالأربع المذكورة في الحديث ويقاس عليها مثلها أو يعني ما هو أولى منه كالعوراء والعجفاء والمريضة والعضباء أو العرجاء العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة القسم الثاني ما ورد النهي عنه دون عدم الاجزاء كالذي في أذنه أو قرنه عيب أو خرق أو شق هذا محمول على الكراه القسم الثالث عيوب لم يرد النهي عنها لكنها تنافي الكمال فهذه لا أثر لها كالعور غير البين والعرج غير البين ومكسورة السن ونحو ذلك نعم والسنة ورعه الإبلي قائمة مع قولا أن يدها اليسر ودفع والغنم على صبحها ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم هذا بك ولك و سنه قبل قبل الا مسلم وانما اهل صاحبها فهو افضل نعم واطلب الذبح على صلاه العيد الى اخر يومين من ايام التشريق نعم قال والسنه نحر الابل قائمه معقوله يدها اليسرى وذبح البقر والغنم سياتيك الفرق بين الذبح والنزر في السنة والنحر في السنه الثالثه ان شاء الله النحر يعني يضع السكين في المنحر الذي هو ثغرة النحر وهذا أرفق وأيسر على الإبل وعلى ناحرها وأما الذبح فهو الذي نعرفه يعني قطع البلعوم والمريء والودجين أو على خلاف بين أهل العلم ثلاثة منها أو يعني كما سأتيك إن شاء الله في خلاف وكلاهما جائز وكلهما من الزكاة بالزال الشرعية يعني مما تحل أو مما يحل الزبيح قال والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبقى وقفة وتعقل يدها اليسرى وتنحرها وهي وقفة وذبح البقر الغنى يعني تضجع على صحافها وتزبح يكون الذبح اعلى الرقبه والنحر في اسفل الرقبه يعني تشوف راس الجمل بتكون طويله رقباته عاليه انت بتذبحه في اصلها تحت فهذا ارفق بك وارفق بها واما البقر والغنم فرقبته قصيره فانت تذبح من أعلى وذبح البقر والغنم طبعا شروط الزكاة الشرعيه التسميه والاسلام ويصح من الكتاب وانهار الدم ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولا خلاف من الاكمل قطع الاربعه البلعوم والمريء والودجين خروجا من الخلاف لكن اختلفوا ايها يجزئ المذهب الحلقوم والمريء يجزئان حتى من غير الودجين نفس الفرقة برضه فيها الدجاجة فيها نفس هذه الأربعة عند أبي حنيفة ثلاثة من الأربعة وعند ملك الودجان والحلقو ويعني المقصود انهار الدم بهذه والتفصيل يأتيك إن شاء الله في وقت ويقول عند عند ذلك يعني عند النحر أو الذبح بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك التسمية والتكبير في الصحيحين، وأما حديث اللهم هذا منك ولك فله شاهد عند أبي يعلى وغيره، يعني ضحى الناس بشين أقرنين وسمى وكبر هذا في الصحيحين قال ولا يستحب أن يزبحها إلا مسلم، وإن زبحها صاحبها فهو أفضل. القول لا يستحب أن يزبح إلا مسلم يعني لو أن كتابيا ولي الزبح صح مع الكراه. لماذا صح؟ لعموم قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والمقصود بالطعام هنا الزبائح لكن لا شك أن المسلم يعني أولى وصاحب الزبيحة أولى من غيره في التسمية على الزبيحة أقوال العلماء في هذا مذهب الشافعي أنها مستحبة وهذه الواية عن أحمد لحديث سموا أنتم وكلوا فلو كانت شرطا يعني التسمية لما حلت مع الشك في وجودها في وجودها وهذا أضعف الأقوال عند الحنفية والمالكية أن التسمية واجبة تسقط بالجهل والنسيان عند الحنابلة تسمية شرط تسقط بالنسيان في الزبيحة دون الصيد واختار شيخ الإسلام من التسمية شرط لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان لا في الزبيحة ولا في الصيد وهذا مقتضى النصوص فأضعف الأقوال من جعل التسمية مستحبة فقط هو الشافعي والآخرون ما بين وجوب وشرطية وقت الزبح يوم العيد بعد الصلاة العيد يعني الوقت المختار للزبح أن يكون يوم العيد بعد الصلاة سواء للأضحية أو للهدي الواجب أو المستحب أو قدرها بعد صلاة العيد أو قدرها يعني واحد مسافر مش هصل العيد يبى يقدر إن صلاة العيد بعد الشروق ب مثلا يعني ربع ساعة نص ساعة يقدره إلى آخر يومين من أيام التشريق يعني يوم التشريق اللي هو تاني يوم العيد وتالت يوم التشريق اللي هو تالت يوم العيد بل ورابع يوم أيضا والعلماء في هذا خلاف في وقت النحر منهم من قال يوم النحر فقط وهذا قول ابن السيرين ومنهم من قال كل ذي الحجة وقتل الزبح وهذا يعني العكس تماما هذا ضيق وهذا وسع وهذه أقوال ضعيفة منهم من قال النحر ويومين من التشريق كما نقله المصنف هنا لقول ابن عمر الأضحى يومان بعد يوم الأضحى وهذا قول خمسة من الصحابة وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد يعني قول الجمهور يومين بعد يوم العيد ومنهم من قال ثلاثة أيام بعد يوم العيد لتساوي هذه الثلاثة الأيام في جميع الأحكام أيام أكل هي منا أيام أكل وشرب وذكر لله وفيها الرمي والتكبير والصوم هذا مذهب الشافعيه وهو ارجح المذاهب وروايه عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام رحمه الله ان وقت النحر للاضحيه وقت ذبح الاضحيه يوم النحر يوم العيد وثلاثه ايام بعده الى غروب شمس اخر يوم من التشريق يقطع النزاع في هذا الخلاف كله الحديث الذي يعني حسنه والشيخ الألباني في الصحيحة وهو عند أحمد وغيره كل أيام التشريق زبح وهذا الحسم الخلاف كل أيام التشريق زبح يعني هذا يرجح قول الشافعي خلافاً للمذهب أن اليوم الثالث أيضاً من أيام التشريق داخل في مشروعية الزبح نعم het is een heel belangrijk punt. Het Het is een heel belangrijk punt. Het is een heel belangrijk Het is te heel belangrijk punt. Het Het en de heer En de heer Sallallahu die de heer Sallallahu in de heer Sallallahu قال وتتعين الأضحية بقولي هذه أضحية والهدي بقولي هذا هدي أو إشعاره وتقليده مع النية إذن تتعين الأضحية بشيء والهدي بشيئين تتعين الأضحية بالقول يعني واحد كثيرا ما يحدث أن واحد يقول الله هذه البقرة أو هذه المعزة أضحية إذن قال أنا سأضحي بهذه فإذا عينها لزمته إذا عينها لزمته والهدي كذلك قال هذا هدي في الحج إذا عينه يلزم وأيضا إذا قلده يعني وضع فيه القلائد أو أشعاره يعني هذه وسائل كانوا يعينون بها الأضحية التي أو الهدي الذي يذهب إلى الحرب فإذا تعين بهذه الطريقة يعني بالإشعار يعني يشق جلده أو يعني يطعن وطعن حتى يظهر منه الدم أو التقليد يعني يجعل شيئا في عنقه كقلادة كأنها يعني إشارة من رأها علم أن هذا هدي تعينت فإذا تعينت حرم على صاحبها بيعها لانه هو اللي أوجب عنه وكان ربنا أوجب عليه على قول بالراجح من أنها واجبة أي دم من بهيمة الأنعام فهو قال هذه وضحية فعينها فليس له بعد هذا أن يبيعها أو أن يقوم بإهدائها لأحد صارت كالوقف إلا أن يبدلها بخير منها وهذا في قول بعض أهل العلم والإشعار والتقليد خاص بالهدي ويعني يكفيان مع النية وإن لم ينطق حتى لو لم يقل هذا يعني هدي مجرد انه أشعره أو قلده وضع القلادة في رقبته تعين أنه هدي ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا لا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا يعني الجازر الجزار لما يأتي يزبح يعطي أجرته أموالا ولا يعطيه جزءا منها اجره يقول مثلا اذبحها وخذ جزءا منها هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الا يعطي الجازر منها شيئا قال نحن نعطيه من عندنا يعني نعطيه اجرته من عندنا فالجمهور انه لا يجوز بيع الجلد ونحوه ان هذا الجازر لما ياخذ الجلد وهو منها الجلد بعض هذه قال في المغني وقال ابو حنيفه يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه وروع عن ابن عمر يبيع الجلد ويتصدق بثمنه وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق ثم ذكر صاحب المغني أنهم محجوجون بالحديث الحديث نهى عن ذلك لأن الأصل يسبحها بنفسه والجازر الذي يأتي به نائب عنه ووكيل عنه فلا يعطى بأجرته منها لأنه عوض بمنزلة ما لو باع لحما أخرجه لله طيب يعمل ايه عمليا المسألة فيها مشكله ياخذ هذه الاشياء ويتصدق بها بالجلد وهذه الأشياء الى بعض الجمعيات الخيريه فاذا صارت الى الجمعيات الخيريه ليست هي التي ذبحت وليست هي صاحبه الذبيحه هي تاخذها وتتصدق بها فاما ان تتصدق بها على من يبيعها واما ان تبيعها هي لتتصدق بها الامر هنا يكون واسع والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وهذا الحديث أو هذا ليس له أصل يعني لم يرد نص في تحديد ما الذي يأكله أو يتصدق أو يهدي فالتسليس هنا يعني غير وارد في السنة وان كان روي عن يعني ابن عباس وابن مسعود وابن عمر فالمذهب الشافعي استحباب التسليس لهذه الأثار الوارده ولقول تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر واختار شيخ الاسلام وابن القيم قال صاحب المغني والأمر في هذا واسع فلو تصدق بها كلها او اكثرها جاز وان اكلها كلها الا اوقيه تصدق بها جاز وقال اصحاب الشفع يجوز ان ياكلها كلها لان الصحيح ان المقصود هو اراقه الدم اذا اراق هذا الدم لله عز وجل الفضل المقصود ثم بعد هذا يستحب ان يهدي وان يتصدق وان ياكل من غير يعني هذا من غير يعني الزام بشيء معين قد يتصدق بها كلها او ياكل اكثرها او يعني يهدي يعني منها اكثر او لا يهدي اصلا المهم انه لو جمع بين الثلاثه باي نسبه فالامر واسع وان اكل اكثر جائز وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها يعني ولا يبيع شيئا منه فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه هدي التطوع استحب أن يأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسى من مراقها وهذا تقدم في الحج ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران لا يأكل من واجب لأن الواجب الظاهر أنه وجب عليه نتيجة خطأ فهذا على سبيل الجبران فلا ينتفع به إلا من هدي المتعة والقران لأن هدي المتعة والقران هدي شكران وان كان واجبا وليس هدي جبران وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخل العشر وأراد أحدكم فدخل العش أو إذا دخل العش وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا حتى يضحي فلا يأخذ من شعره كأنه يعني يشابه الحجيج وهذا مذهب أحمد وإسحاق والآمر عندهم للتحريم وعند الجمهور للكراهة ولا يلزم بهذا أهله ويفعل هذا صاحب الوضحية نفسه لكن لا يلزم ذلك يعني أهله الذين يضحي عنهم لظاهر النص ولان النفس لم يكن يحرج على أهله في شأن الأضحية قال فليأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي لكن لو فعل الاضحيه صحيح لكن يأسم في المذهب وعند الجمهور يعني على الكراه ماذا العقيقة <تصفيق> وليسوا شتان عن الهلاك عن وعن الجاريشان تذبح يوم سبعه ويحلق رأسه تصدق بوزنه ورقه فإن فات يوم يوم سبعه في أربع عشر فإن فاتف في إثنى وعشرين وينزعها أعطاء ولا ينزعها عظمها وحب وينزعها وينزعها أعطاء ولا ينزع عظمها وحكمها حكم أخياته من سوى قال باب العقيقة والعق في اللغة القطع ومن عقوق الوالدين يعني قطع صلتهم وسميت زبيحة الولد عقيقة لقطع عروقها عند الزبح وتصبح عن المولود شكرا لله عز وجل والجمهور أنها مستحبة وأوجبها أهل الظاهر ورواية عن الإمام أحمد عند أبي بحنيفه غير مشروعه وهو محجوج بالاحاديث في فضلها فورد كرهت الاسم عند ابي داود واحمد سئل عن العقيقه فقال ان الله لا يحب العقوق من أحب ان ينسك عن ولده فليفعل كانه هنا كره الاسم مع اثبات يعني الفعل نفسه لكن صح اسم العقيقه في بعض النصوص الغلام مرتهن بعقيقته ونحو ذلك قد أجاب ابن القيم عن هذا أن المكروه هجر الاسم الشرعي اللي هو النسيجة أما أحيانا يقال عقيقة فلا بأس دون أن نهجر الاسم الشرعي والحديث الغلام مرتهن بعقيقته معناها يعني العقيقة سبب لفكر هانه من الشيطان أو تخلصه من أسره أن الله عز وجل يشارككم في الأموال والأولاد وعدهم قال وهي سنة يعني على قول الجمهور وأهل الظاهر وفي دواية في المذهب أنها واجب وجه السنيه كل غلام مرتهن بعقيقته تزبح عنه يوم سابع ويسمى ويحلق رأسه تسمية في اليوم السابع في حق من سيعق عنه أما غيره يمكن أن يسمى يوم ولادته كما دلت عليه الاحاديث وقد ضاب البخاري باب تسميه المولود غدات يولد لمن لم يعق عنه قال في الفتح وهو حمل لطيف يعني الجمع لانه لو قلنا التسميه يوم السابع طب ما في ناس سموا قبل يوم السابع يسمى المولود يوم يعني ولادته فحمل البخاري على انه يسمى في يوم اذا كان لا يعق عنه وبعض اهل العلم جمع بانه اذا كان والداه قد عيانا له اسما قبل ولادته فعله وإلا ينتظر به إلى اليوم السابع وهذا الجامعة أحسن أحيانا يكون خاصة الولد الأول من قبل ما يجي بسنين وهو مسمي نا... وعارف ماذا يسميه فهذا نقول له خليها اليوم السابع هو مسميه من من زمان وحين المسألة لما تكثر والد واثنين وثلاثة ربنا يبارك يبقى يخليه العقيقه نعم والأمر واسع على كل حال وقوله ويحلق رأسه ظهر مراده بالحلق يعني الذكر وهو الصحيح وعليه الأكثر وقيل لا فرق بينهما يحلق يعني الأنثى أيضا وإذا حلق والراجح أنه الذكر ينبغي أن يخاف يقول لك الولد لسه طاري وكيف يعني تحلق له هذه السن إذا ذهبنا به إلى حلاق فالحلاق يعني صاحب صنع مش نسبة به إلى سباك حتى يحلقه فالحلاق يعرف يحلق للصبي المولود بحيث لا يجرحه ويتصدق بوزنه فضة كما يعني وزن الشعر قال عن الغلام شاتان متكافئتان يعني في السن والحجم والسمن والشبه وعن الجارية شاه بعضها العلم قال تجزئ واحدة إن لم يجد يعني عن الغلام شاتين إن لم يجد إلا واحدة قال بهذا بعض أهل وكان ظاهر الحديث أنه عن الغلام شاتين قال يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا لي يعني ما صح من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة قال أحلق رأسه وتصدق بوزنه فضة والحديث حسنه في الإرواء فإن فاته يعني إن فاتت العقيقه ولم يزبح في اليوم السابع ففي أربع عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين يعني يؤخر هذا الأسبوع الثاني أو الثالث وهذه أثار وردت عن بعض أهل العلم وفيها حديث لا يصح وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما ليس على هذا دليل يعني لزوم ينزع أعضاء ولا يكسر لها عظما ليس عليه عليه دليل من حيث السنة وإن كان من اختار هذا يعني قال تفاؤلا بسلامة الأعضاء وحكمه حكم الوضحية فيما سوى ذلك يعني ما وراء ذلك من أحكام نفس حكم الوضحية يعني سن العقيقة هو سن الوضحية إن كان يعقب بخروف أو نعجة ستة أشهر بمعزة أو جدي سنة يعقب بقرة طبعا الأحسن يعقب الله يبقى سنتين نعم كذلك يجتنب العيوب التي تجتنب كما تقدم وهذا آخر الباب وبه ينتهي منهج هذه السنة نسأل الله تعالى أن يجعله لنا لا علينا وان ينفعنا به وان يجعلنا من عباده الصادقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهذا يسأل هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة؟ لا لا يجزئ طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع الإفاضة ركمة وليس العكس وهذا يسأل الأفضل الاشتراك مع سبعة في بقرة أو زبح خروف لا الأفضل أن تزبح دما وحدك مع إجزاء أن تشترك إذا لم يستطع الرجل الذي يزبح أن يمسك ببقرة لقوة البقرة فضربها في رجلها فقطعها ثم بعد ذلك ذبحها، فهل يجزئ هذه البقرة في الأضحية بعد قطع رجلها؟ أنا أتصور إن أنت بتفنن يعني من عندك، بعض الناس زي ما بيحب إنه إيه، مع إنه لو لو ضربها مش هيقطعها يعني ولا حد؟ أنت شوفت، أنت قطعت أنت رجل بقرة وكذا، هو يعني إن حصل هي جرحه لكن مش هيقطع، هي البقرة مش مش مش, مش حلوة. الضحية عرض لها عند نزولها أو ركوبها من السيارة فحدث لها عرج مؤقت ما في مشكلة إن شاء الله توك على الله بس انت ضحي وإذا حصل شيء من هذا لا بس النبي رصّم ساقه معه الهدي عندما أراد العمرة مع إن العمرة ليس فيها هدي إحنا قلنا ليس فيها هدي واجب لكن الرسول كريم ويحسن معاملة رب يأخذ هديا مستحبا هل يلزم من يطوف بالبيت التتابع أم يمكن له أن يستريح بين كل طواف؟ وماذا إذا أقيمت الصلاة وما زال لم يكمل طواف؟ وماذا لم كان شيخ شيخا كبير ليصلي يصلي طواف السبعة يا أخي أقول ينفع استريح ولا منفع شيء؟ ينفع تستريح بس الصراحة لا يطول فيها الأمل يعني الصراحة خمس دقائق وتكمل إذا إذا كنت يعني متعبا أما إذا أقيمت الصلاة تصلي وتكمل أما تروح تنام في الفندق وترجع بعد يومين يبقى هتبدأ من الأول هل يقول صيام عرف للحق لا الحق صحيح على كل حال لكن لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل يوم عرف والعلة واضحة إن هو يعني يتقوى على الدعاء هل يشترط أن تطهى العقيقة تزبح هم يريق الدم بعد هذا يوزعها نيئة يطبخها ما ياكلها كلها ما يعطيش حد حاجه المهم يذبح وبعد كده الامر واسع وضع مالا في البريد ما حكم الفايده البريد مؤسسه ربويه كالبنك الربوي حرام يعمل في شركة أدوات بيطارية وله أجر ثابت وأجر على قدر المبيعات يعني راتب وعمولة لأن هناك من قال له لا يجوز وذلك لأن الأجر الثابت والأجر على قدر المبيعات وهذه مؤجرة وهذه مضاربة لا لا الأمر واسع إن شاء الله هل يجوز الاستدانة للحج لا يجب لأن الحج يجب على المستطيع لكن لو أن رجلا أراد أن يحج وهو يعرف يعني بركة الحج وأرادها يعني من بركاته واستدان وصاحب الدين موافق على أن يعطيه دينا لا بأس لا يمنع اللي فات بعض أخواننا من الأئمة طلبة طلبا وهذا يكلمون فيه بعد في أشياء ما ينفعش فيها الكلام الأئمة الجدود صحة الحديث التصدق وزنة الشعر الحديث اللي ذكره الشارح ضعيف لكن وضعفه في الإرواء لكن في الإرواء ذكر حديث آخر حسنا في نفس الباب وجد أن الأضحية التي رباها أكثر من حاجته هل يدخل معه شريكا ولم ينوي يعني يدخل معه شريكا إن كانت بقرة فممكن سبعة يشترك كان ربا خروف الخروف منفعش يدخل فيه شريك الخروف يجزئ عن واحد او شاة اقل من سبعة في الاضحية يجوز أو يشت... الواحد يضحي بشاة ولو اشتركوا سبعة يعني سبع شاة طب لو اربعة فقط اشتركوا كل واحد يعني ربع يعني سبع, سبع بقر او سبع ناقة اكثر من سبعة لا يجوز لكن اقل من سبعة يجوز اذا كان يجوز لي السبع فلو خلى الربع الربع اكبر من السبع الا لو كنت ضعيف في الجغرافيا هل يجوز تاخير العقيقه الى سن البلوغ حال العسر الله الامر فيه صعب بناء على يعني ما تقدم من الخلاف في وجوبها والحمد لله رب العالمين